سوره ياسين صفحه اربعمائه واربعين من اول الصورة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدًّا وَمِنْ خَلْبِهِمْ سُدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَحَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين أنا صالح دي السبك دي السبك دي السبك دي السبك دي من الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ياسين هذا ياسين بعضهم يقول انها اسم من أسماء النبي ياسين سين اسم من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وعلى وبعضهم يقول يا سين يعني يا يا يا رجل وبعضهم يقول يا سين يعني يا انسان وهي قال إنها لغة حمير وهذه الرواية ترويها عن آل البيت عليهم السلام قال. والقرآن الحكيم إنك لا من المرسلين كنتم أن قلته الخطاب لمحمد س opposeك قال ت làm لي يا جل أو يا رجل أو يا محمد قال والقرآن الحكيم إنك لا من المرسلين يعني الله في أقسم الحكيم بيقول بالقرآن الحكيم بالقرآن الحكيم إنك لا من المرسلين في الس분 المستقيم إنا كلام المرسلين و... يعني هذا قالوا لمن المرسلين خبر إنا إنا كلام إلى المرسلين و... على خبر ثاني يعني إنا كلام المرسلين وإنك على صراط المستقيم. لمن المرسلين واضح إنك يعني أنت ما أنت مدعي بغير بل أنت من من يعني أنت رسول من عندنا. على صراط أيضاً على لأن الطريق المستقيم بي... بي عن الطريق الحق لان اقرب الطرق الطريق المستقيمه لا ما فيه التواء ولا فيه ولا فيه انحراف ولا اي اقرب الطرق الموصله الى الحق تنزيل العزيز الرحيم هذا القران قال تنزيل العزيز الرحيم تنزل من عند العزيز الذي لا يغالب الرحيم الذي انزله رحمه للناس ما هو الا رحمة للناس قال تنزيل العزيز الرحيم لتنذر إذا الله ولا أرسلك الله إنك من المرسلين لتنذر قوما بس برجع لها واحد متعلق مرسل إنك من المرسلين لتنذرها يعني أرسلك ال... إنك من الذين أرسلناهم ليش لتنذر قوما أرسلها الله لينذر ق قو... لتنذر قوما ما أنذر آبائهم لتنذر قوم ما أنذر آبائهم فهم غافلون قال إذا لتنذر قوم تنذرهم أذيه أنذر آبائهم يعني آبائهم الأولين هنا بيقولوا ما بعضهم بيقول انها ما نافهه وبعضهم بيقول ما ايه ما الا ما ايه ما يعني موصولة لكن وكلها بيقولوا يعني مشمل لكن الظاهر يعني انا برايي ان الاحسن احنا نجعلها هاي نجعلها موصولة نعم ايه تنذرهم الذي انذر اباءهم يعني انت ما جيت بحاجة اندر اندر أذى ذا أنت أنظرت بتنظر بشيء كان أذى اباهم يعني إبراهيم ويعني ونحوه أنظرهم الشيء اباهم. ما أنت جايش ما أنت من الرسل ما أنتوا هذه واحدة الثانية إذا قلنا ما أنظر أباءهم باقينا إذا قلنا لو على ما نافيها لو نجعل ما نافية بيجي لنا إشكال كيف يعني, اباهم يعني ما لم ينذروا. والله قال وإن من أمة إلا خلافها نذير صح. صح. كيف صح. صح. لا، ما بلحنا بنقول كيف تقول وإن من أمة إلا خلافها نذير لكن بالنسبة مثلا للأمة من عند عيسى إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله يعني من سنة ولا بشير رسل فقلنا سهل إن ذا الرساله الرسالة الأولى بعدها لذا قدر الرسالة الأولى بعدها فهو إنذار الذي عاصر الرسول والذي بعده حتى ينضم لكن المسلمين يقولون لكن ما انهم قال ما يقولون انهم يعني ما يقولون ما يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون ما يقولون انهم ما, ما أنذر يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون الذي يقولون انهم <تصفيق> فهم تمام فهم غافلون يعني حين فهم غافلون يعني ان هذا العامل احنا بندعيهم الى شيء هو يعني مصلحتهم وهو الذي دعينا الى سابقا طب ايه قبله عند الذي ينذر اباهم تمام هو يعني لذي ننذرهم اذي انذرنا اباهم فهم غافلين حين ما اتبعوا اباهم تنذركم ما انذر اباهم يعني هذا المرجح هذا المرجح لاحد المعنى والله هم بيقولوا يحتمل ان ما نافيه يعني تنذركم ما تنذرنا اباهم ما انذر اباهم في اذا الحين ما انذر اباهم فهم غافلين فهم تنذرهم والمعنى الثاني الذي قلنا لكم ضجه الافضل تنذرهم الذي انذر اباهم يعني ونعتبر اباهم يعني اقدمه ايه تنذرهم هذه انذرنا ابرا هذه انذر انذر اباهم من جبل ابراهيم و اسماعيل نعم نذان قال إن جعلها هنا منصوبه اسم يترجم مما عن ذرا فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون يعني قال حق القول القول هنا المراد القول بالايش يعني العذاب حق القول على عليهم يعني الحكم بالعذاب لأن الله بالحكم ان من عصاه يدخل ايش جنم كان هذا حق القول عليهم يعني ثبت ولازم عليهم القول يعني فهم ايش لا منهم يعني ما بينسبوا ولا يعرفوا ولا بيصدقوا ولا المفروض انهم ايش يحاولوا يستنذروا انفسهم يستنذروا انفسهم لان الناس يعني ان النبي بيجي والناس على ظلال بيجي يستنذرهم بيجوا دم مقبلين على ايش على يعني على خطر فاذا بيقول ينذرهم من الخطر فقال لقد حق القول على اكثر فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مكمحون الحكم بالعذاب قال إنا جعلنا في عناتهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمعهم هذه الآية يجعلون لها تفاسير كثيرة بل يذكر تفسير عليه السلام يجدون من أحسن التفاسير في هذه الآية قال طبعا تفسير هذه ما يشتي إن إنا جعلنا في عناقهم اغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون يعني الآن قال هو, هو حناك جعلنا في عناقهم أغلال قالوا الآن ذي بيجو في رقبها قل بيجو بيجو ما يجو بيبصر ما عد يستطيع من شدة يعني حين يجو قال إيه يعني كما ازداد القيد على الرقب والطب حتى يجو كدو, كدو كذا مرفوحة إلى أعلى ما عد يستطيع الطريق قال إحنا سبرناكم كذا، الهادي كذا، قال إحنا دي سبرناكم كذا مع عبد الصدر لأنهم كان بيبلو، إيه، هم بيبلو قالوا جلوس هنا في أكنت المازع نائلة، هم بيبلو كذا، قال ها وإحنا جعلنا في رجيبكم يعني إيش أغلال، وجعلنا من بين أيديكم سد، سد ومن خلفكم سد حتى أن إحنا وغطينا على عيونكم الأمام عاد الصدر، إحنا سبرنا كذا لا ما سوينا كذا. أنتوا أذئك على ضلال واستبعتوا طريق الظلال وانتو لا وانتو عارفين عارفين وانتوا منعناكم مراهب يعني ما هو صدق قلوبكم في أكلنا حتى قلنا فإذا جعلها الهادي عليه السلام على تقدير يعني أئنا إيه قالوا يعني قلوبنا مغطى يعني ما جهتها سمجين حينتوا هي ما جهتها ما جهتها ما يمكن ينفق إلى فقال ائنا قال انها على تقدير الهم ذهر ائنا جعلنا في عناتهم اغلالا فهيال الافغان يفهم مقمحون وجعلناهم بين ايديهم ثدا ومن خلفهم ثدا فاغشيناهم وعند غطينا على عيونهم فهم لا يبصرون احنا سبرناها كذا لا ما هو كذا بل انتم جادرون وانتم بتفهموا وانتم كل جي ما بلا انتم بتتبعوا اهواءكم واستمرتوا على المعاصر حتى ما بتفكروا في اي فيما فاعدكم في خلاص انتهى الهنا ذا كذلك ان انتهى هنا ورجع قال قال الله بعدها قال وسواء عليهم الله عالم أن النبي قد كثيرا كثيراً قد عرف وما بالله ايش بيتعنتوا ما هم ما قد عرفوا الحق هذول عارفين مع بلا العناد والجاج قال الله هذا ولا ما عاد منافعين ما عاد هنافع فيهم علم الله ان ما عاد هنافع في فيهم نهائيا فالله أخبر رسوله قال ماذا ذهب سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم ما عد ما عد نافع فيهم الأندام. إنو الناس مخصوصين ها؟ هذه أهل مكة هذه كان في أهل النبي. مرحبا. قال هذولا قال ما عد ما عد نافع سواء عليهم أنذرهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون يعني لا لا يؤمنون. نعم ما هم منين ولا هم راضين أتربو سواء حذرهم من العذاب ولا ما حذرهم لأنهم يعني يعني يعني مصير ذين مصير قلنا لكم حين قالوا قلوبنا فيها الذين ما يدعون آله عذاب أي ذي لا يقالوا قلوبنا قال من هذا اللي مقال قلوبنا في أكلنا في مما تدعونا إليه يعني قلوبنا في مغلفة مغطى ما جهدنا نفهم هذا السلام ما جهدنا نصدق ولا جهدنا نؤمن به كارم ما جهدنا كذا إيه إيه ها يقالوا كذا قال لا كيف قلوبهم مغلبة مغطاة ما يمكن وإحنا سوينا جعلنا في عناهم على الأرض يعنينا يعني أي حصار تبعه قلنا لكم لأن هذا الشيء ما في خلا الإنسان يراه إذا يعني فأن إذا ربط على عنق يعني طاق وح حديد هالسأرتفع إلى الأعلى هذا مجمع هم قالوا مجمع يعني ذا الكذا مرفوع رأسه إلى الأعلى إيه من ال من الإيه مرفوع إلى يعني رأسه كذا بيظهر طالع قالوا مثل مثل الإبل قالوا بيقولوا جمع حس أو مجمع كماعجلي إيه كذا الكذا كماعشيبش بتقول كذا ترفع رأسه هذا مجمع للحيوانات فإذا الحين قالوا إني في هبله واحد جمحة يعني في هبله واحد بيحتسي كذا فقر مطرة قال ها أنت جدنتوك كذا <تصفيق> ها قال له محن قال إحنا إحنا دي سوينا كذا جعلنا بيعنا في قمة غلالا فهي إلى الأذكان كذي كذا لعناق فهم مجمحة بسبب هذا بالمجمحة يعني البقر المطرة كذا ما يجسرو يتصور كيف وجعلنا بينه يديم سد إحنا جعلنا بينه بسد حتى لا يستطيع يوسف لا يمشي ولا يعرف شيء ولا يروه شي وكذلك خلفهم وكذلك عشينا على يعني ايش فاق جيناهم يعني جعلنا على اعينهم وشاف احنا سوينا هذا الأمور لا ولكن انتم ذو كذلك شو يعني مصرين على الايش التعنث فلذا قال الله وسواء عليهم ان ام لم تنذرهم لا يؤمنون هذا لم عدنا نعديهم لان الله عارف ايش يكونوا عليه قالوا سلام عليهم أنظرهم ام لم تذروا لا يؤمن إنما تنذر من اتبع الذكر وخشيا الرحمن بالغيب فبشيره بمغفرة مؤجلة كثيرة قال ذي بعين فعبيه لئن لا روا الذي يتبع الذكر يتبع الذكر الذكر إما نقول الذكر يعني القرآن ولا الذكر عن العظة. ولا يعني لعبة الذي ذا وعث أن تبيء بئسما ولا إذا يعني كلام القرآن بئسما قال هذا قال إيش بئسما إنما تنذر من اتبع الذكر وخشيا الرحمن بالغيب فمثل هذا قال فبشره بمغفرة واجر كريم هذا دي سبع الذكر ويؤمن ايش ويخشى الرحمن بالغيب قلنا بالغيب يعني يخشى عذابه غايب فان هذا الايمان ان احنا كنا نخشى عذاب الله وما قبل. ما قدره لان ما قد يرى هذا العذاب قال ما عاده مقبول منه الايمان اذا نديه يخشى عذاب الله وعاده ما قد ايش وما قد حفر فبشرهم مغفرة وعذاب كريم. إننا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم. قال الله: إحنا بن... إننا نحن نحي الموتى. إحنا دي بنحي الموتى. وبن... يعني بنحي كل ميت. يعني برجع يوم يفيح. حساب وإثاب. إننا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا. نكتب يعني كل أعمال المحفوظة. كل ما قدموه من الأعمال وأثارهم. وكذلك نكتب إيش؟ أثارهم. الآثار موش يعني الآثار يعني بيقولوا قدمت عمل بش آثار لك يعني ما ما كان بعد موت هذا بيقولوا آثار مثل الصدقة الجارية السنة الحسنة العمل التعليم العلم هذا الأشياء هذه بتستمر إلى بعد وفاتك بيكتبها الله بيكتبها الله لك وكذلك من فعل شيء سيء يعني مثلا ذي يفعل محلات للغناء ولا محلات للرقص ولا ذا با يكتب عليه بعد ما بعد ما يموت هذا الاثر اذا نكتب ما قدموا يعني اعمالهم واثارهم يعني وما بقي بعد ايه بعد موتهم وبعضهم يفسر الاثار هنا بال بالسعي الى المساجد يعني بالالسعي إلى المساجد لأنه قال ان يسجل إذا اذا فعل... بنجير المسجد فالانسان قالوا بني بنو سلامه كانوا بعيد من المسجد فأراجوا أن ينقلوا أن يبيعوا أرضهم وينتقلوا إلى أرض أب... يشترى أرض قريب ما نسيب فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وعندما بلغ عندما بلغ ذلك قال أحسن لكم أنكم تبعدوا بعيد أن آثاركم تكتب لكم النبي النبي صلى الله عليه وآله قال آثاركم تكتب لكم فقالوا بعضهم إذن الآثار هي شيئة ولكن ما قدموا آثارهم لكن ما بهمان عند النهذا صدق يكتب للإنسان ويقدم مما قدم في الواقع لكن الآثار الظاهر ما كان يعني في الردع إذا مشوا إلى المساجد هم ما قدموا فالآثار إذا ما يفعل ما يحصل الإنسان عليه أو ما يكتسبه الإنسان بعد موته، قد يكون خير وقد يكون شر، فاذا كل الله بعير الموتى وأعمالهم محفوظة ومعلومة سواء أعمالهم الذي عملوها في حياتهم ولا الأشياء اللي ترتبت على أعمالهم بعد وفاتهم يا ونكتب ما قدموا نعم وكل وآثار وكل وكل شيء نحصينه في إمام البن. كل شيء من الأعمال من أعمال الإنسان قال إيش مسجل كل شيء كل شيء مسجل في إمام قال يعني في يعني في علم لا يمكن أن إيش حين قال ثم قال والأمرات في علم يعني لا يمكن أن ينسى فلذا قال ثم إمام قال ان المراد العلم الذي لا يمكن أن ينسى. والله أصلاً هم بيقولوا يعني هم يشتفي يعني التعبير كان قال في كتاب لا يمكن أن ينتهي. <تصفيق> قال اذا في إمام مبين يعني في علم لا يمكن أن ينتهي ولا يمكن أن يزور. وهذا يعني يعني مخيفة. فإذا قلت ذكرت ذاك داكر اليوم قلنا زرنا الله عبد العظيم في مرضها به الأخير. ورجع جاء قدوها خير، يقولنا له قد قد فقدناه وقد أفسدنا الصلاة بعده والدعاء قالها ما لا قال أنا مش ما شاء الله عادكم بتصلاوا يا والدعاء يسبر دعاء وكل شيء أنا دفعته لي فسناه قال ما هم سابر قال لا قدرنا ذلك دحين قال ما نقدر نضل من الموت ورجع وقل... وقل... ما درس اللحن بدأ يبكي بكاء قال لكن ما قدرت أبكى كذا، وإيش مالها؟ وإيش مالك قال ما نهقتنا ظالمين المات، كنا بأفضل أعين ما شاء الله عليك منك، إحنا ذين ذل، إحنا ذين خاف، ولمن ما شاء الله، يعني طول رخوا في عبادة وفي تعليم وتحري ما قبل أحد مثل في التحري، تحري إلى حد أجيب، فما بعضهم يتعب من تحري. وارجع قلناها ما ما شاء الله عليك نحن اللي قالوا ما هو نافع لي ويصيح ما هو نافع لي ذا عندك الكلام ما هو نافع لي يقولوا كل الناس كل الناس كلهم يقولون أنك يجيدون لك ذا ما هو نافع لك قال, قال ما هو أنه برجع قال يعني قال في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما هو قال كل جباج يقدو أشبك محفظ على راحت ايه قال ولذا قالوا وخايف خوف شديد يعني ما ورجع الله حين اللي عم يمرشوني بذلك كيف يعني وداعي هو طال عمره في هذا الله ما هم قدروا الجنه غير حسابه يعني ورجاء احنا كيف باجي احنا وخايف انا وراحنا في ذا غادي قال الله يعني ادري كيف فيمن قالوا نكتبوا ما قدموا واثرهم وكل شيء نحصيناه في مثل هذا الايه كل شيء نحصيناه يعني كل عمل يعملها الإنسان محفوظ ولا يمكن أن إيه ما يساب يسابرجع في عذارى الذاكرة الحين تكون مسجل ذالحين صوت وصوره ولا يمكن في عذارى الذاكرة ولا المكان الشريف اللي مسجله. ولأنه بتحفظها الملائكة ويحفظها الله والله يحفظها ما بي إيه ما يجي عليها الزوال ما يمكن على الجهل. لا كلام الإمام له ما يخلده. إلا بلق يعني في شدثة ثل في بيفسر وكذا يعني كأنه قاعد وكأنه شيء يعني في الجمعة ماهم ما يمكن. إيه؟ ربما أنه يرجع إله أن الأصل الأصيلة ما يمكن يزول. المصحبة يعني المرجع في موضوع في وكل شيء نحصينا في إمام يوبيل، نعم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون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 اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتحذ من دونه آلهة إي لإذن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين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 قال الله تعالى وَاضْرِبْ لهم مثلا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ يعني اضرب لهم مثل اضرب لهم يعني المثل بناء القصة العجيبة اضرب لهم قصة عجيبة إذا هم باء يستفيدوا ويرجعوا إلى الله قال أصحاب القرية ما قصة أصحاب القرية اذ جاء أهل مرسلون جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين هذول الاثنين ما رسل ما رسلهم يعني ما الله هذي أرسلهم مباشرة ارسل عيسى عيسى ارسل اثنين الى قريه بكللا ان باكيه اذا الحين بدي تبع جدي مستعمره لها تركيا والله اصلها قريه في سوريا لكن درحين الحين تحت بدي تحكي حكم واسمه التركي نعم فقال فارسل عيسى النبي عيسى عليه السلام ارسل رسولين اثنين هذي رسل وهناك كان بيسبر رجيع رسل ويسبر رجيع بيسبر رجيع مجموعة رسل ماهو يعني بيسبر رجيع عدة رسل في وقت واحد وانبياء نعم فقال ارسلنا اليهم اثنين ارسل الله ارسل عيسى اثنين الى القرية فكذبوهما فلكن قالوا الاثنين في بعض القصص او الروايات كان قد وصلوا الى اطراف القرية ووجدوا واحد بيرعى فأخبروه بأنهم رسل من عيسى ويدعو إلى الله وعبادة الله وحده فقال ها معكم من دليل قالوا وش معكم من دليل قالوا معنا يعني بها أمارات أود الله يعني معجزات لله على ايدينا منها أن احنا بن يعني المريض بنشفاء على يدينا وبعض المعجزات عيسى كان بتجي على يدينا فقالها مريض قالوا جيبها جاء يوبها كل سنة المريض مدريش تبالها تبالها اللحن شفيت فأمن هذا الرجل بيقولوا له حبيب النجار هذه إحدى الروايات وبعض الروايات بتقول إن كانوا بي بيتعبد الله هو يعني بخوف لأن بعض الناس بيستشعر بيعرف ان بأجو به يوم قيامه وبه وبيبحث في بعض الأخبار وبيدروه قبل حكي يجي إليهم رسول فلذا قالوا بعض الرباية انه ما قد ايش انه يعني بالثلاثة افتارهم الله وما قد عبدوا وما قد كفروا ولا ذاو يعني منزل حاليا عند الله وهم حبيب النجار وصاحب اسمه موسى قال له هذه حذره و... وعلي بن ابي طالب فهنا قالوا يعني في بعد ما دعوا هذا الرجل ما هو امن مرحب. لا قال ابن حبيب النجار ورجع ال... ورجع دخلوا الرجلين الرسولين دخلوا الى لا قالوا ورجع سمع, ال... سمع الناس باخبارهم ورجع بيجوا ويتعالجوا واذاو وعالجهم ورجع خد كثير قبا يتبعهم دعاء الملك دعاء الرسولين قالوا احنا بندعي الى الله ومدري ماذا يعني خبروا له دعوة الى الله وحده وترك عبادة الاثلام ووضحوا الى الدين ورجع ما ساعده رفض وقالوا ان بعضهم انهم مسكر وبعضهم قال اه يعني خجلهم وما يسمع لهم وقاموا عليهم ورجع كل الناس يحقلب وحين قلب الملك فرجع قالوا ارسل رسول, ثالث. رسول ثالث هو اسم الشام هذا ثالث قال بثالث يعني ارسل ايثار رسول ثالث اسم الشام فعززنا بثالث, بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون ورجع ظهرت على يدي الرسول الثالث رجع تكوّس بع شهر أمره وزاد إيه أغطي يعني أغطي. بين الناس فقال قالوا إيش وعددنا بثلاث فقالوا إنا إليكم رسول قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا إذا رسول ما أنتم شر إذا أنتم علينا ما أنتم إلا مثلنا بشر مثلنا وما عند الرحمن من شيء إن أنتم الله تكذبون وقالوا إذا حادت البشر يستكبرون إنه يتبعوا واحد من أيه بيهم جسهم. مشتولين ما قبل الله ملك والملائكة ما يمكن تعيش بين البشر إلا إذا ثور الله في صورة في البشر ويأكل مثل البشر. ما هو ذال؟ ما في الواقع الواقع إن إذا الإنسان يريد الحق يبحث عنه على أي طريق على أي طريق يصير إلى كر حق ما هي مشكلة أهم شيء إنك تعرف الحق وتبجلينه كيف؟ لأنه مشكلة في اليوم الآخر هنا جاي يجي حساب عذاب ما عندنا فعلك أحد. فجريذي خارج اكو شي فوه هذا قالنا قسم احسن سيد الدين قال لسنا سمى الله اه قال علم لطيف الخبير احنا قال له نجد الحق مع اي واحد سواء اسود ولا ابيض والله هما هو منشان من نتبعه وشي مفهوم ما احنا قال لا ما هو كذا ولا ما هو كذا ما بلاش نعرف الحق لان الحق معرفته نعمه فالمغروب على البشر انهم اذا وجد الحق خلاص يفرحوا بهذا ويدرون أن نعمة ما هو يقولوا لا هو ماذا. ما هو سابر المذا ما هو سابر المذا ما هو إلا إيش ما هو إلا مثل أنا بشر مثل لا جو أنت قال مثل حين قال جو بهاي يقولنا في الواقع أن مفروض أنها نعمة نعمة ويعرفوا ذولا قدر هذا الذي علمهم الحد أن أن مفروض يستفيدوا من ذا النعمة ما هو يقولوا كذا هذا قلنا فيه كثير من الأشياء يعني الناس يأتي فيهم شيء من المرض ويدخل عليهم إبليس لماذا؟ لماذا ليش, ليش ما مثلا قلنا ذولا قالوا بيقولوا ليش منتوا لا بشر مثلنا وكثير من الرسول كان بيقول لهم ايش ضومهم كذا وذا الحين لو نلاحظ الله جعل أئمة أهل البيت وأهل البيت دائمين مقام الأنبياء لأنه ما قلن ذات الشريعة إذ ما قلت رسول الله لكن دعوة الرسول يشاملت محذجنا إلى رسول لكن جعل الله العلماء وال وقال ايشو اهل البيت قائمين مكان الرسل ورجع جيناس يقول ليش ما البيت ساعر البيت وقارهم ما هو داري يعني وبعثهم يقول هذا انه امتحان امتحان من الله انه يجعل دولة اهل الحق ويعرفناه ويعلم فضل على الناس والله فالوادع انها منفعة ان المفروض يفرحوا اذا قد عرفوا الواحد بيدلهم على الحق والله قد نبههم ربي على الطريقة يدلهم على الحق ولا على شخص دل معانا هك في إحمد الله ويرزاه ويعني ويرضى بهذا ويقدروه يحترموه ويعتبرون نعمة ما يقولوا لا ما نحن نحن بلوا لأن بعض الناس بنسمعهم بيقولوا ما نبتلا هذا الحين تفضيل أهل البيت عند أهل البيت اللي فضل الله أهل البيت نحن بلوا على على غيرهم كيف نفضل الله عليهم ما بتلهموا إن في الواقع أنها نعمة لأن ميه ده وصلهم إلى الطريق. ونعم مثل علاث مثلا جاء احنا في اللوخ في لا كنت انتو مجموعة في الصحراء تاين واحد عارف الطريق دريتوا انكم عارف الطريق ورجع قالوا له يا اخوان باش كلوا لا ليش ما انت انت لا يا رجال مثلنا احنا رافيل ولا با يفرحوا بان في واحد عارف با يفرحوا ويسووا شو ما بده لا بده يهتموا بيسووا شو ما بده وهو يعلمهم الطريق ذاك ضاع عارف. فالمفروض إذا إنها نعمة نفهم إنها نعمة قال الله عين لنا هذا الحد ويبين لنا الرسل من عنده ما بالله نفهم دني العارنة ما الحطبه؟ أنا قدرش عليها من وقائعها هذا. إذا المفروض نحنا كلنا نفهم في حياتنا المفروض نحنا إذا تدرينا ذيح على حق إذا قد عرفنا بس لا نذول لنا العلل وأسباب كل الله ما هو سابر مثلنا ولا كذا. ولا عم هذا فشتي انهم ما بيفكروا هم كذا عندك لأن ما بيفكروا في الاخره كيف يعني هم ما في العاقبه ما في الاخره لو يفكروا إن المفروض مع اي دليل على انهم دليل على على حد يكفي لما قال له يقولنا راكم في الصحراء بي رشتي لا يقول له ما انا عارف الطريق ذبدهم مثلا انا بقول لكم بعد يوم بان وصلنا المكان يقول لي وكذا كلام وكذا. كلام نفس المكان ويخلونا نفس المكان بقول له ما نحن ما لهدايه ما لا ما هو صابر لا نحن بشر مثلنا يعني يكفي المفروض اي ذليل وهذا لو يرسل جمع عند ادله تبين في عرض ما يقولوها لا ما هو صابر ما هو لا رجال مثلنا ولا بشر مثلنا إذن هذه القاعدة يعني هي كأنها في البشر هذه ما أريد أن يؤمن، هذه ما أريد يؤمن ولا حانف الآخرة يستعمل العفل بقرها يا خام الله مثلنا سواء قلنا في الرسل ولا في أهل البيت ولا في غيره. قلنا عليها بجنة فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزر الرحمن ومن شيء إن أنتم إلا تكذبون أه. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون الله العالم أننا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ ما علينا إلا أن بلغتم فلا أغوى بح فدكم الله فأنتوا يعني أنتم خيرين قالوا إنا تطيرنا بكم أفسر عادة الطعمة الكبرى قال كما هي قال عادتهم قالوا ها لا بد شاعمنا منكم من وانتوا إلا شو قالوا عادتهم كذا إذا جاء ما ساعتهم واحد والله بجروس قال شاعموا قالوا ها ما والله نحسن ما فلا ما عجالنا خير ولا عجالنا كذا ولا عد فقالوا جوابوا على مكان هاك الطير قالوا لا طيرنا بكم يعني اتشاعمنا منكم ما من انتم لا نحسن حالنا قالوا الناس طيرنا بكم ولئن لم تنتهوا بس بطلوا من, الدا... من كلامكم هذا لئن لم تنتهوا لنرجو منكم بقى نخرجكم رجل ونفسكم رجل قالوا قدوا اشد ذكلة اشتباهينهم يتلوهم بايش بالحجاب لئن لم تنتهوا لنرجو منكم ولا مستنكم منا عذاب أليم اذا ما بدكم تبطلوا ولا اطلقوا قالوا طائرهم قالوا بكم قالوا طائركم معكم يعني المشاكل ذيتي لكم والمسائات ذيتي لكم هي بسببكم طائركم وشئمكم سبب الشئم هو معكم هو كفركم وأعمالكم ألي جات لكم جاهلكم بالمسائب وجاهلكم بالمشاكل قالوا طائركم معكم إن ذكرتم قبائلكم هذا حين ذكركم حين تذكروا إلى الفريق الخير وإلى الفريق الرشيد بقى تقولوا خذا تطيرنا بكم وبقى تقولوا بان لنا رجمنكم قال ها اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون لا انتم قوم زدتوا في الاسراف زدتوا في المعاصي اسرفتوا يعني زادوا زادت معاصيكم زاد في جوركم حتى وصلتوا الى هذا الحد انهم يستفيدوا تستفيدوا محد وبدل ما تاخذوا تقولوا ان احنا دم من منكم ما ومن تلا وجه نحن علينا ومن تلا خذا وبالنرجمكم قال هل هذا ما بسبب ايش اثرافكم و ايش وتجاوضكم الحج في ايش المعاصي بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينة في رجل يسعى قال جاء جاء رجل يمشي بسرعة هذا عزيق من علاق المدينة الذين وقالوا في اطراف المدينة وهو حبيب النجار وجاء من اقصى المدينة في رجل يسعى قال يا قوم التمئل المرسلين يسعى يمشي بسرعة لا لا ما الرجل اللي جاء ولا بيوه قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم وهم مستدين عبلا قاعدة من بقيها واضحة قال دولا ما يشتغل منكم أجر ولا يشتغل وهم مستدين يعني على حد يعني كلامهم ما فيه ما مخسر لكم شيء وانتوا خاسرين شيء ما قالوا يلا تدوهم الموال لكم وتبولهم, وتبولهم حين جايداكم وهدوكم يلا تدبوا لهم دريك من الموال ما قالوا اشتغل منكم شيء ما بالله هدوكم ويعني و... واضح كلاما واضح في ما تتبعوا تعبدوا هذا الحجارة ولا هذا الآله هذه ما تسوي حاجة تعبدوا الله هذا يخلق كل شيء وردقناه ونعم علينا ويسوى كل كلاما واضح فيه هدايا واضحة وانتم منتوا خاسرين ولا حاجة إذن اتبعوا من لا يسالكم اجرا ما هو سألكم اي شيء ما طلب يعني ما هو شخص ما مشخص طلبوا مسرحة ما هم مسرحيين يجي عن مسرحة يشتوها ما بلا ما ما اجتوا مصلحة لهم اجتوا لكم أنتم بس ما فعلكم اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم محتدون لأن واضح كلام واضح وإيه يعني يعني ومنها جماعة إذا لا عبادته في خلقنا وخلق كل شيء وذي أنعم علينا وذي مقادر على كل شيء ونترك عبادة هذه الأشياء اللي ما بتنفع ولا تضر ما بشرح تدافع عن نفسها إذا هؤلاء محتدون وما لي إلا عبد الذي فطرني وإليه ترجع يعني نقصد نحن نعبده مبلغ قالوا أنه وجه الكلام إليه يعني تتلم عن نفسه في بدل ما يقول ما لكم لا تعبدون. قال وما لي لا عبد الذي فطرني واشتونتوا ليش ما عبد ليش ما تعبدني فطرني فطرني يعني خلقني من البداية من العدم هو يبتزأني ما, ما كان ناشيه ورجع يدني ليش ما أعبده هو وما لي لا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قلنا لكم أن أراد التوجيه الكلام إليهم مال يستفيد لا لاحظ قال وما لا عبد الذي فطرني واليه يرجع كان يقول ما لا عبد الذي فطرني واليه يرجع ما كان قال لماذا لا عبد الذي فطرني واليه يرجع لا قال واليه ترجعوا لا يستفيد مننا قال ليش ما عبد ليش ما تعبدوا الذي فطركم شيء يحذرهم وباجي يوم ترجعوا يجي حساب وعقاب ليش ما تعبدوه وما ذي خلطكم من العدم مش تبقى تعبدوني أحجار ولا أشياء ما يستنفع ولا أزبغ فما لي الله عبد الذي فطرني وإليه ترجعوني أستخذ من دونه آلهة إيه يردني الرحمن وبضرين لا تغني عني شفاعت كي ولا ينقدر بدكم دل حين عبد شيء لا يريد الله عذاب ما من نفعوني ذوله لا ي... بدأ... حاولوا خلهم ما أنهم ما بيشفعوا أصرا ولا بيحاولوا ولا جاهز يمسبروا يعني لو أرادوا حتى لو أرادوا يشفعوا والله هي ما جاءتهم يسبروه تشتوا أعبو الزولة لذي ما أمنا اللي إلي بشي هذه إذا رجع أراد الله بالعذاب ما هم أن يسوي شيء لا هذا قدوا إيش هذا قدوا خطأ من القول قال هاتحذوا من دونه آلهة إيو ردني الرحمن بضر الله تقولني عني شفاعتهم شيئا ولا يمزدهم بدكم اتبع آلهة لو يريد الله بشيء بضر مضره له ولا نسوى إلي الآن لي شيء لا ما هم سوين لي شيء ولا هم يقول ولو وما هم ولا هم من لي. ان هناك من يقول ولا ان من يقول لك ان هناك من يقول لك ان هناك من يقول لك ان هناك وما يقول لك ان هناك من يقول لك ان هناك من يقول ان هناك ربما ان هناك الرحمن مع لك يعني لا من يقول الله كدوها. إنه لا نقدر نقد في شيء شيء من الظلم والله لكن إن إذا عرض منها إنه كثير الرحمة ووما وما يمكن يعني يسبق إنسان بسوء إلا إذا قبب خلاص ويتوا يستحقه ولا يعني لا يقال إنه يريدني الإله هذا يعني لا يقدر إنك بيسبر يظلم واحد والله يتجبر عليه لأن الله إن رحمن إذا عرض بذر ما هو راد الله إذا به واحد يستحق لأن فيه رحمة. <تصفيق> ما قال نسبني الاله ان شباين لنا من هذا فيه رحمة فلا فيني ما يعني ما بل نقدر انا استحق هذا الامر قد مناسب ان اتعادى خليني انبه بلفظ الرحمن قالوا معاذ الرحمن وكذلك اذا قالوا ما عند الرحمن من شيء وربما يجي يرد هذا الجواب قال ان لله الرحمن الله تغني عني شفعه شيء ولا ينقذني اذا في ضلال مبين اني يا امنت بربكم فاسمعون بيقول له فلاذة. قال انا مؤمن ربكم تسمعوا اسمعوا كلامي يشهدوا لي يعني كان بيقول لي اني مؤمن بربكم يعني اامن بالله دي جبريل الرسول الثلاثه بيقولوا له بيقول أنا قال بربكم بعد ما وضح له ما الحقيقه القومه والظهر الاظهر الكلام عند له الحق قال الرسول قال ما امننا اني امنت بربكم فاسمعون اسمعوا كلامي أنا مؤمن ويشهدوا لي يعني كأني بيقول قال إني آمنت في ربكم فاسمعون قالوا حين سوا كذا علي. قاموا عليه عليه لا قاموا عليه قوموا قاموا حين قال إني آمنت في ربكم فاسمعوا قاموا قومه وقتل قتلوه قالوا. قالوا بعضهم دقوا حجار لما مات وبعضهم قال دعسوا لما خارجت قال أضلاعه من يعني من وراه دعس هذا انتكام من منهم في هذا الرجل يعني لما مات حين مات قيل له ادخل الجنة قيل ادخل الجنة ان جرد موتى قال قيل ادخل الجنة قالوا حين قال يا ليس كومي يحلمون بصر على يعني على شفا جفه قال والله ليس والله نقوم كومي دروا واش بايش ان درحي النبى ادخل الجنة يتأكدوا ويدروا لجلهم ويسي يسبروا يسبروا يعني لأنه يعني دار يعني حين قد آمن وعرف باجي عذاب شديد وقلوا يا واحد باجي باجي جنة وجي يعني نعيم فقال حين قالوا يدخل الجنة قال ليه ليت الله قومي ايش يعلموا يا ليت قومي يعلمون يعني قالوا ان ذا قال ربما في حروايه او حديث انه النصح حم الهم في حياته وبعد ما مات حتى بعد ما مات بعد ما مات مو موشف قد المزيدة قالوا وقالوا بش... بريجها شنيعة، ورجع قال لاش والله انهم ايش انهم يضربوا شنافيه. ليجلي يأمنهم، عدم قصيرة منهم. هذا في الواقع. بعد ما مات، بعد ما مات ما <تصفيق> يقول، يقول في نفسه، يقول أنا إذا قام يعلمون، يقول هذا، الثاني قام يعلمون فيه، ليجلي يسبرو. لا هذا، والله ما يسبرو يقول خلف ما في. نعم هذا في نفسي. نعم ما وصلوا جابر قماس. نعم ما وصل نعم ما جابر عندهم. ها ها ها ها ها ما ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لا لا بعضهم بيقول ما لو كان ما فحدد بنفس هذا الحدث والله اخضر عن بعض قالوا يعني للحين الشدة سامر هذا يعني في الواقع للحين كما كما اساء اليك واحد مصرح. احنا كما اساء الينا احد جبنا نتمنى لك جنك الله بيه. الله هذا المجال الله بيخرب المجال خيرا سامر <تصفيق> قال قلنا احنا اذا, اذا واحد اخطأ علينا ولا ظلمنا ولا اخرى قلت بنا في جهنم قلت لكن ما له انت ناس صعبة جهنم ما هي قلنا يعني فديهم عبقال جور بصير مثل ذا مع انهم قلت اجرموا اجر واخطأوا في حقهم فعلوا بهذا فعل ايه كتلوه لقد قلت لها رجع بلدي يا الله أنهم يسبروا رجلها ايه؟ لقد ذكرت مصاف. مصاف. يعني رواية عن نبي حسين حسن وغير عمى قلت مرة واحد ما ظالم الله قال ما ظالم الله سبره بيغثيه له بيغثيه رجله بيغثيه يقول لنا يعني بيحكي أنه يقول لنا لا لا باي ب يعني بحناش ده الحين في جهنم وبقى هذا جديد وذا بيقصي منه ليه بيرجع له جهنم؟ بقولوا إيه قال قال لهم الله ورسوله جرينا يعني المجرمين دار كبار المجرمين بيقصي منه لهم يعني لكن حيني تأمل وإيش باجي؟ ما هو سهل ما هو سهل صعب صعب إلا بعد الحدود في البيت بيقول اوه يعني الناس إنهم يصبروا ويرجعوا ده قال قيل ادخل الجنة قال يا ليس قوم يعلمون بما غفر لي ربي يعني بما غفره ربينا المفروض من المؤمن أن يشفق على العاضي لما هو من المؤمن آآ يوح ماذا المفروض حتى نحن دي فيه إباننا ولا أن نتعف لا أن نتعف معاملتنا إذا شخص ظلمنا والله يعني يغفلنا له فإذا ما نكون نتحسر وإتمنى أن الله يسلط عليه وأنه يجبر له كذا يعني نحن ندري خمسة. إن إحنا إن ما ب... ما هو يعني إحنا ما ما هي مشكلات <تصفيق> أضرنا بإذار في الدنيا وإن الأجزاء في الآخر هو العصر، بل هذا المشكلة المشكلة في ذي ظلمنا المشكلة على الضرر على والخطر عليه قال عليه القوم <تصفيق> يعلمون بما غفر لي ربي يعني هنا ظهرنا ما مستريح بما ربي ربنا يضرب مغفرة الله لي ويرضى عني ويجعلني من المكرمين واكرمني وايش معلش ويقال لك خلي الجنه وما انزلنا على قومهم بعده من جلد من السماء وما كنا منزلين ما انزل الله عليهم جنود قال انهم قاربوا في الماء ما يستحقوا ولا هم بعد, بعد دير الوقعه لا دورنا في عهد عيسى في هذا النبي عيسى قال وما انزلنا قال الله ما انزلنا على قومهم بعده من جلد من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صيحة ما هي الله يعني. يعني كان نهدي غضب اشتد غضب الله عليهم فجعلم صيحة صاح جبريل فيهم أنهم أنت هو صيحة قال وما أنزلنا على قومهم بعدهم من جند من السماء وما كنا مزيلين ولا احنا مزيلين ولا مشان ما نحن ننزل عليهم لأن ربما ما يستاهلوا هذا الامر يعني ما في يعني ولا فيهم أمر ولا يقدر يستحقوا يستحضر الجوفل وما كنا مزيلين ان كانت الله صيحه واحدة فإذا هم خامدٌ خمدٌ مثل الحين يعني متهو مثل حين تحرق الشيكار كمان حرق الشيكار قمت هلا <تصفيق> خامد يعني منته تماما إيه خلاص لأن ترضيك فيك نعم يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون قال هنا يا حسرة هو بدأ يا حرف الندى حسرة من هذا كيف بدعي الحسرة قال يا حسرة يعني هذا مقام ان الحجره فيه هذا الوقت اللي يجي يموت الانسان هو هاي الجنه حين مثل الانسان هو الجنه هذا هو مقام إيه؟ لان العرب كان اذا اشتدت المصيبه ويجاوبوا بشي مصيبه كبيره قالوا يا حسره وق يعني يا حسرة يعني كان بيقول احضر احضرها الان يا حسرة هذا وقتش هذا كان بيقولوا كذا العرب يا حسرة العكر بس كأنهم قالوا هذا وقت حذر هذا المفروض كان يبي يقول هذا كده أشد أحسن أو أكثر وقت للحجرة. يا حسره على العباد. ما يأتيهم من الرسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون ما قدروا كم قد أهلكنا من الأمم السابقة؟ هن ما آمنوا بالرسل ما قدر ال هذا؟ وإيش؟ أنهم إليهم لا يرجعن منهم تمام ما عبس بر إسلام وراء يرجعوا إليهم. حتى قالوا فيها أنهم إليه لنارج عن بعضهم قال بيحاول بيحب بعض الناس بيقول حبيس بيرجع وبعض الناس في الدنيا أهل رجع أهل رجع قال بيقول قالوا بعض بعض الفئات بتقول حبيس بيرجع بيرجع يسير يرجع علي ويرجع عند اليمن وإذا في الدنيا ويجا وصار يرجع بعض الناس وهذا قالوا من هذا برد يعني ما بيسرح برجع مع بلاغ يا مديان فقال منها قال أنهم إليهم يرجعون ما أحدهم راجعين فلاهم لكن يرجع الكل كل الناس برجع أيش يوم القيامة وإن كل لما جميعا لدينا معذرون يعني إن هنا بيقولوا هي مخففة من السقيلة يعني مؤكدة يعني كان قال وإن عشان كل لدينا معذرون يعني بيأكد أن الكل بيرجعوا إلينا لما لما لما إذا قلنا لما في جو إن مخففة وإن كل لما يعني كان قالوا وإن الشان كل لما بيجو يعتبروا ما بيقولوا ااا كل ولا زايدها بيقولوا لا نعم بيقولوا ما صلها بعضهم يعني ما بلا توكيد بس يعني وإن كل لجميع اللي دينهم حضرنهم هذي بيقولوا الأهل النح النحو بيقولوا زايدة يقولون في القرآن فلا ولا توكيد وبس يعني وإن كل لجميع يعني وإن نشان كل لج كل الناس لجميعا حاضرون أو لدينا حاضر محضرون هل هناك حرقاً في الأسئلة والأسئلة والأسئلة والأسئلة ألا نعم ألا فيه لما وبعض ما وبعضها قراءة حفص وإن كل لما أما في حفص يعني وإن كل إلا يعني إن هنا فيها وما كل إلا جميعاً لدينا محضرون والمعنى واحد وآية لهم الأرض الميتة أو الميتة أحييناها وأخرجناها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 وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى آدخ العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الله وآية لهم يعني آية ودليل علامة واضحة الأرض علامة حتى علامة لقدرة الله والإحياء النبي إحياء الموتى وإنه باجي يوم القيامة النبي قال الأرض يجبها أرض جذب ما فيها زر ولا ماء يعني ميت أحييناها في حياء الله بالمطب وأخرجنا منها حب فما ثمار فمنه يأكل وجعلنا فيها بدل ما كانت ميتة يعني فيها جنات يعني مزارع وأشجار ومن من نخيل جنات من نخيل وعنب دي ايه مليئة بالنخيل وبالعنب وربما قال في الثمرتين ذكرها لأنها الأكثر عند العرب الأكثر هذا محصر. نعم محصر. النخيل والعنب وقلنا من أفضل الاستثمار فائدة للإنسان في خصائصها نعم قال لا يا يعني شيء لا ما بلشتي ما حد يعني وين استدلال يعني ما حد لا في الدنيا ما مش لا اشتينا اشتينا بننهي تماما كم من ناس يعني ان ما عم معكم برصالي إذا ما أولي أن بعض لا لا, لا, لا, لا, لا مه... ما مه... لا ولا... مه... اللي اللي ما جلهم ما لجأت من القطة لا ما هو الثالث اللي جلهم لن يعتجدون ليش شكرا ما بيرون إن إحنا نحينا حياة ونهي... نهاية تامة ما عايز يسبر ولا يرجعوا صلاحة قلنا رد على ذي بيقلوا ok. ما هوهم ف... قال إذن قال إيش؟ طبعا كل اللي قال وجعلنا فيها جنات له من ما يس قال فيها جنات في منا خير قلنا جنات يعني البساتين سماه جنة لأنها إذا دي ملاها مليئة بالأشجار حتى تغطي واحد لأن الجنة هذه بتغطي واحد يقولوا الجنين نحن جوا في بطن مغطى سماه جنين والمجنون يعني ما عاد عقله مغطى عقله مغطى يقولوا مجنون مغطى والجنة لأنها بتغطي الشخص لحد مرة في الله يعني تغطي الأرض يطلع. هذا جنة إذا إذا الشجر كثير وانتف بيسمى جنة كان هاج كان هاي تخيل وإذا هنا ما هو عليه ولا ما حيده جد جدبة يا أخي كلها مدرية كم سنين ورجع يلاه يدل عليها المطر ويحييها ويجي أجناس فيها جنات فيه. من نخيل وعنب وفيها أشجار فاكهة من أحسن الله أسوأ سن استمراد وفجرنا في أمر العيون رجع العيون قديم تفجر منها عيون تقول إيش واصل يسقط منها واصل كم بجت تكلمت إلى إلى حرق إلى حياة وكانت إيه وكانت إيش ميتة إذا ندي سوا كذا نادل على نرجع حين قعد ما يموت وقال إيش جنات من نخيل وعنا وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ليأكلوا من ثمر لي هذا الأشياء ذكرناها وإيش يعني يهجر فيها من العيون ويشعل فيها جنن ياكلوا من ثمره ونعم. وما عملت ايدين ما هم اللي جبروا ما في الواقع هذا الثمار وهذه الازره هم من الله فانا ما نافع انا نعم وما عملت ايدين افلا يشكرون مثلا أفلا. افلا لا نعم افلا يشكرون يشكرون الله على ها ايش بروح لاحنا يا سيدي لكن لا كنا بيعمله يا, السمر. يا السمر. ما عمل ان عند الله. ما في يضع ان الله بيقول ما عبد الله والله بيزرعه والله والله يعني حتى كان يقول ولو انت درعك فرشتها وسكيتها ما هو من جديد طلع هذه السمرة فالله هذا نعمة يعتبر الشيطرانها نعم من الله إذن في الآية هذه الأدلة اولا دلالة على أن الله قادر على إحيال الموثى مثل ما بيخير أرض الميد فهذاً دلالة على أن الله منعم بكثير من النعم وإن ما لا يسبره أن الله عز وجل عزيزي في هذه اللحظة مثلا من الله هو <لعبنى بسهو في أمناها كله> ما لا من ما الله هو عمل تاني لا ما ما هي ما عملت يعني ما, ما هي تمام ناعي لكن مش كنا بي يعني منه إذا هو دا كتير من في باب الاستدلال على النعم تفسير وكذا. أي ال من يعني سيدنا الله عنه الله الله يتحكم في الأمور وإن الله ذي على الناس والله أوجده ما هو الرجوع ما قال إذن ليأكلوا من ما الله لهم ما ذي ما ما ذي الحب ولا مذ يوجد الثمر؟ فالله ذي حتى عمل أيديه في من الله إيه لكنه قال لك ان يكون هناك اجبار واحد سووا ما سووا ما يقول لك انهم يقول لك برا يقول لك انهم من لك عن يقول لك انهم يقول لك انهم يقول لك انهم يقول لك انهم يقول يقول لك من يقول لك انهم يقول أوه. بس ها قال ياكلوا اللي عمله الله <تصفيق> قال اغنا شكرن سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلم قال هين يقولوا ان الله مع هذه الساوي رجع الناس يعني مع يمكن ممكن يرجعوا يعني كان عندهم من الله حاجه عن هذا احنا سبحان الله نزه عن منزه انا العيد سبحانه بل هو قادر على كل شيء سبحان الذي خلق الازواج كلها وذي خلق كل الأزواج عن الاثاث هذه على الأرض ونأخذ من الأزواج يعني الأصناف استعمل كثيرا كل الأصناف هذه على الأرض وكل الأنواء وكل الأشياء الله ذي خلقها كل قال الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض يعني من النباتات ومن أنفسهم وحتى ومن ومن البشر يخلق أزواج كثيرة يعني أصناف كثير ومن أشياء مما لا أعلمون ومن كل شيء وبعض بعض الأشياء ربما ما قد عرفها. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لا هذا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الله الذي خلق الأزواج أو يعني الزواج الذكر والأنثى من كل شيء من حتى من هذا النباتات من ما تنبط الأرض حتى قالوا إن هذا بعض اللي جعلهم يستبق القرآن من الناس ما كان بيتذكروا هذا الأمر من كل شيء في زواج ذكر وأنثى فقالنا بيجوبه أزواج من كل شيء حتى في الأشياء بعضها بعضها يمكن أشياء جمادات ما ذكرها يجيها ذكروا أنثى يعني أشياء وربما أشياء ما تعرسها وهذا يمكن. حتى النخلة تخرج منها ذكر يعني مع بها ذكر و بها سبحان الذي خلق الأدواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وإما لا يعلمون. والله ذي التفسير هو الجميل وآية لهم الليل ونسرخوا منه النهار فإذا هم مظلمون الله قلني أبي يجعل لنا آيات كثيرة قل الله هيا عبد الله على النهار ايه ده يترق على النهار يوم أبي الله حين خلقنا احنا ما خلقنا الله جمعات في وقت واحد ما. مع الراشي يعني جاء احنا صغار و بنا كبرنا يخلقنا ورجاء يخلق بعدنا أشياء أبناءنا وأخواننا وأشياء ونراها تخلق أشياء يعني ما أشخاص ما كانوا موجودين انخلقهم الله هذا فيها عكمه لنا ندري إن الله قادم يجدد الخلق عندنا يعني يحدث حاجة متجددة أيضا وأيضا الليل والنهار هذه الأشياء تغير كل يوم بيجي ليل ورجاء يجي نهار من هذه بيجيبهم وعليكم الله ونسرح منه النهار الليل كيف نصفيه ونخرج منه النهار بيجي هو في بدايه الليل يجعب به نهار خربه يجعب اختلاف اختلاط قليل ويجعب نخرج النهار يعني نبعد النهار تماما ويجبدوا اي ليل خالق هذا ايضا ايه من هذه اجابه الله وعليكم الليل ونسرح منه النهار فاذا مظلمون يعني ما بدروا لا بدو ظلام دالي هذه حاجه يعني ترى هذا حاجة واضحة المفروض إنها كل تتأمل بها ندري إن هذا سبحان الله ذي بيسوي هذه الأشياء. إيه قال فإذا والشمس تجري لمستقر لها قال هذا والشمس يعني قلنا رحم في الواقع حتى الليل والضحية مثل حركة الأرض بحرك هذا الأرض ذي كبيرة إلى حد كبير بتحرك هذا ذي ونماج لنا على النهار وياي والشمس تجري لمستقر لها بالشمس بي بيخليها تجري ويشياء. مستمرة دائمة في حركة واحدة لا بتخلّى ولا ف... لما يجي يوم يرجع يوقفها ربيه هو يوم الجمعة. لأن عندي <تصفيق> شو ما مسكت النار ولا. لا الشمس حركة الحين تتحرك الشمس لا هو غير النار ولا. حركة أهم على طول. الشمس بتجري كل يعني بتحرك كلها وكل مجموعة ثاب تتحرك معها <تصفيق> حركة واحدة. والارض, والأرض بتحرك خوالها بتدور عليها على الشمس مرة في السنة بتدور على نفسها في اليوم مرة <تصفيق> يعني على الله على وجود الله وعلى قدرة الله ما <تصفيق> تحيث اشياء بتحدث تحدث لنا يعني من احنا تحدث <تصفيق> ما يعني بتحدث من وراها بشيء محدد هذا مخيط يتحكم بهذا كله. إحنا إحنا بتجيب وزارة يوم ولا جد تحت ولا ولا. يقولوا هذا إن حد اكتشفوا من الأرض ما بتدور. لأنه غا كف الله يقول اكتشفوا بعد إن الأرض ما والشمس إن بيجي ويجت. نعم. وهم غير والشمس الجلي المستقر لله ذلك تقدير العزيز العالمي حتى بتقدير معين ونسق معين ما يمكن إلا من دائماً وذات عالمه أجل. علم كبير ومشتمره وغادرة حديث يعني لا يمكن أن يغالب وعلم يعني علم وإدراك يعني ما يعني ما يجيز على هذه للشمس ينبغي قال والقمر وقدرناه أيضاً وآية الله من الليل وآية لا من الشمس يقول والشمس يعني هي آية والقمر وقدرناه منازل حتى عادة العلمين القديمة القمر قال بسر وهو آية بسر كيف تراه يعني بيتغير حالاته مثلاً يعني بيجمع منازل كل آية كل يعني عدة منازل ويتحول ويجي في تغييرات جو أول شيء جو قمر مستدير كامل، ورجع ينقص قليل قليل، لما جدو ينقص ربع كذا، ورجع ينقص, ينقص ينقص، لما جدو مع عبدله نصه، ورجع ينقص، ما عبدله ربع، لما إن إن تاي ورجع يبدأ ويزيد، يعني لما جدو إيش؟ لما جدو هلا صغير؟ العوجون، يا العوجون المطر. قال نعم، قال والقمر وقدرناه منازل، حتى عادك العوجون قديم لما يصغر يعني بيجيهم اكتمل، رجع يصغر يصغر، لما جدو مثل إيش؟ هذي بقولوا الهلال. مثل العودي العودي الملوني العودي حق قال العرجون يعني العذق حق ال... التمر حق التمر أيه يعني عند حق التمر فيهم هلأ كان يبيش كان يبيش بيقول يسوي ويسغار ويجدو ضعيف كان يبيش قال هم تذاه يقدر هلا قال ما بدو آية لم إن حين جو كبير ويرجع يراك كذا ويرجع كذا إلى فهذه كلها آيات والله تدي على هذا ما وحتى أجل نحن نعرف حركة الشمس يعني حركة الأرض وهذا من أدل الشمس ومن القمر اللي نحن نعرف حتى روجا تدريب الشهر وتدريب السنة قال والقمر وقدرناه من أدل حتى هذا الخالدين لش لش فين بغي لها لا. إيه لما يرجع النبي البرعات بالله صار كل يوم والقديم يعني قلنا لك العوديه دي قال لك خيره فيه يعني قال لك كثير مثلا هذا لو سي بتعرف ايه العند فيه بيجي هو كما بيقول ويضعف صغير حتى قالوا ما واحد يعني يا بس خير قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار يعني بحكمة وميزان يعني وتقدير ثابت ما يمكن يتغير الشمس قال لا يمكن أي لا, لا يمكن لها أن تدرك القمر لأن كل واحد في مساء ما يمكن أن يحصل إدراك حتى يجي تصادم أو نهره ولا الليل سابق النهار ولا يمكن أن يجي مرة يعني وهكذا الليل ورجع بعده نهار ورجع بعده ليل ورجع بعده نهار لا يمكن أن يرجع يجي أهيب مثلاً يجي لال ورجع يجي ثاني مع يجي يسبق النهار يجي قبل, قبل قبل يجي يعني, يعني حركة يعني ثابتة ودقيقة ما يمكن تغيرها ما ما ولا قال لا ولا في فلك يسبحوني. كلها الشمس الشمس معها يعني معها مكان بتتجري فيه يعني تخيل مثل الدائرة كذا بتسير فيها هذا فات حظ الدائرة كذا بتسير فيها الشمس والأرض <تصفيق> معها كذلك مثل الدائرة بتمشي فيها على الشمس والقمر معها كذلك مثل الدائرة يعني مثل فلكه الفلك, الفلك يعني الفريق طريق معها مسار بجى مثلا الأرض القمر معها مسار على الأرض مثل الدائرة بتدور على الأرض على الشمس لا هو القمر معه مسافة نور من الشمس إلا بيجي لأنه مشابه لكن في حجج الأرض حجج الأرض يعني القمر بتصير في مدار مسار مدار الحالة والأش والأرض أيضا بتدور في مدار لحالها وفي نفس الوقت زي القمر بتدور عليها نفس الأرض بتدور وذي بيسير معها والشمس بتوصف في القمر يعني والشمس كلها أيضا بت مسار لحالها إذن كل واحد بيجي في فرق في طريق يسبح في يمشي وكلهم في فرق يسبحون. إلى هنا إلى آية 39 بسم الله الرحمن الرحيم بسورة ياسين صفحة 443 أول الصفحة آية 41 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنّا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينزلون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 اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون قال الله تعالى وايه لهم انا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون ايه للناس ودليل وايه عجيبه للناس ودليل على قدره الله وعلى نعمته عليهم التي تستوجب ان يعبدوه ويتركوا عباده غيره قال, قال السفن أننا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون إنه الله أنعم عليهم يعني نعمة السفن التي تستطيع أن تحمل قال الفلك المشحون يعني ذيهم مملوء مشحون مملوء مملوء بالحمولة وتحمل ايش تحمل الناس وتحمل حتى كل أجارب ذريتك يعني أبنائك وحتى قيل النساء بيدخلوا في لفظ ذرية يطلق عليهم أحيانا الذرية النساء. فيحمل كل أش أبناءكم وكل ما تحتاجون إليه هذا آية تدلكم على قدرة الله وعلى نعمته عليكم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يعني نح نحمل الزرياتكم في الفلك المشحون وخلقنا لكم من مثله ما يركبون خلقنا لكم حاجة مثل السفينة تركبوها هذا يقولون الأش الجمل أو ال ال الإبل يسمها العرب يقولوا سفينة الصحراء لأنها بتحمل أحمال كبيرة ويستطيع حمل عليها الاجل الذريات ونحوها. فقال أيضا وخلقنا لكم من, مثل من مثله ما, ما, ما يركبون خلقنا لهم من مثله ما يركبون وهو الأجل إبن وغيرها من الحيوانات وإن نشأ نغربهم فلا صريخ لهم ولا, ولا هم ينقذون قال إذن الله نعم علينا بالسفن مكناها من صناعة السفن ودلنا على صناعة السفن وجاء يسخر البحر لنا لكي تمشي فيها السفن وسخر الرياح تنتقل السفن حتى ما كان قدم دارين كان الرياح تنقل السفينة من مكان إلى آخر وحتى الآن وذي أن نبه الإنسان إلى أن يبتكر وعن يعني يعني يعني يصنع الآلات التي أو المحركات التي تحرك السفن فهذا قال من نعم الله علينا أما هذه الأصنام وال ما بتسوي وما بتنفع ولا بتستبر اي شيء وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون يعني حتى عندما تركبوا في أي عندما تكونوا في البحر عندما تكونوا في البحر أيضا بنحيطكم برعايه من عندنا وإلا فلو شاء الله الغرق ما عدنا أحد نفعكم لو شاء الله غرق السفينة ما أحد منقذ لكم فلا صريخ لهم يعني لا مغيث لا منجي ما عدا حد من جيلهم صريخة يعني المقيت فلا صريخة لهم ولاهم ينقذون ولا عدا حد ينقذهم إذا قد أراد الله أو صلى طلب عليهم البحر إلا رحمة لكن إلا إذا به رحمة من الله يعني كما هاج البحر ما عدا حد نافع لكم إلا إذا به رحمة من الله وإما لكم في عماركم حتى قال إلا رحمة يعني ما بل إذا به رحمة من الله الا رحمة منا ومساعا الى حين ومسعاكم الى حين يعني ونمهلكم لكن ما معنى دام مهلناكم قبيات تقعدوا دائم يعني اذا يعني إذا قد يعني حصلت الاش الامواج في البحر ما دخل ما دخل عليكم الا اذا برحمه من الله واذا اراد الله ان يمهلكم الى حين يعني فاذا انجاكم الله فما معنى ما معنى قبيات عمر وما بالله تقعدوا فتره ورجعت تسجدوا الى حين وهو ايش وقته وهو ايش يعني حصول آجالكم إلا رحمة منا ومساعا الى حين حتى يبين لهم ايغان ما عمل الله مدة لا يجدرون دبايج لزمدرشا تين تبهوا ويرجعوا الى ايش طاعة الله <تصفيق> <تصفيق> الى حين وإذا ديل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خرضكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين يعني قال إذا قال قالوا لهم اتقوا ما بين أيديكم عرضوا عن هذا اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم بها يقول لها عدة تباشير منها بعضهم يقول اتقوا المعاصي ذيك فعلتوها بأن, بأن تتوبوا منها واتقوا ما يعني إيه؟ وما خلفكم يعني اتقوا المعاصي ربما ما بين أيديكم وذيك قدامكم وذيك فقط إيه لأن ما بلنا فيه عبر عنها في المستقبل ما بين أيديهم يعني اللي بعث تفعلوها المعاصي تجوها واللا إذا فعلتوف كنتوبه إذا توردت وفيه في توبوا منها المعاصي المعاصي دي في المستقبل وكذلك ما قد فعلتمه في الماضي هذا ما خبركم لعلكم ترحمون واللا تفسير آخر تجو ما بين أيديكم يعني الإيش تجو لا يج لكم عذاب ذالحينها قريب منكم أو يعني لا يج ع ع عقوبة عاجلة في الدنيا ولا لكم وكذلك لا اجل في العقوبه في الاجله في الاخره فالمعاصي ما إلا الا سبب يعني ليش للهلاك سواء في الدنيا والاخره فترك المعاصي واتقوا الله اللي اجل لكم لا مصير لا عقوبه في الدنيا ولا في الاخره ولكن كما قلنا هذا الكلام ويعني اتقوا الله واتقوا هذا الاشياء واتركوا مخالفه الله لعلكم ترحمون وما لكن ما بينفع بهم. فلذا قال وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين ما بيجي لهم أي آية إلا وجموا معرضين عنها هذا تشيد انهم حتى ما بيحاولوا يتاملوا الآية كما قبل يجي لهم آية قالوا قفوا ولا أرضوا واعرضوا عنها وتولوا عنها دائما دابهم هكذا فلذا حين قال الله وما تأتيهم من آية يعني هذه طبيعة ما يجعلون اي ايه اللهم اعرض عنها ما لا يسمعونها لا يحاولون الاستماع لها واذا قيل لهم انفقوا من ماردكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انقروا من لو الله وشاء الله واتعمى قال اذا قيل لهم انفقوا للاغنياء منهم انفقوا من ماردكم الله واعطوا يعني اغاربكم وكذلك صوتا اذا ما عم فقراء بعض من الاه اغارب فقراء من المسلمين فذا قال لهم ان مما رجلكم الله اعطاهم مما الله قالوا قال الذين كفروا للذين امنوا قالوا في عن المؤمنين يعني ان ندعمهم لو ان الله اطعمه يشتو المؤمنين المؤمن لا الله <تصفيق> بيقولوا المؤمن إن الله هو بيده الأمور إذا شاء الله أن يغني شخص أغنىه إذا شاء أن يفكره وأفكاره فالدولاء اتخذوا هذا عذر ليتنصلوا من الإعطاء قالوا ها ما عاد سابر إذا بها واحد فقير قالوا ما احنا نهبله بي الله لو بد ربي من يهب ما عاد سابر إحنا نهبله وربي ما بدي يهب له ويترخوا كنا تركوا يعني بطريقة ساخرة من المسلمين بيقولوا ها لو من تبي تقول أن الله ذبي يرزق ما يشاء ويغني من يشاء ويفقرك قالوا لك قال هل بتربي يعني إذا من يغني ما عندك ثواب نحجينا بلحناء وربي ما شيء لا بان خالف. خالف ربي ما إذا سوينا كذا وويتركوا أهل ال الامفاق واعطاء الأهل فقره وإذا قال لهم أن فيكم ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال يعني عن الذين آمنوا تكلم علماء مني أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه شلون تدي الشيخ صليلو بتربي نبعمه ونبعمه لكن ما بده يعني شخص ما اراد الله ان يبعمه تشتون نبعمه ما هو سابق إن أنتم إلا في الضلال المبين عبي يقولوا كذا أما أنه لكم ضاللين ما كذا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قالوا عبي يسخروا أيضا بيجيب لك بعي أشياء كيف بيسخروا من الدين أيضاً بيقولوا للمسلمين وبيقولوا لهم قال ها ما إحنا بيجي دلوعد إحنا لهم انتبهوا بيجي يوم تحاسبوه فيه قال هصوا وإحنا عباجي دلوعد عباجي يلا وهذا كابر يعني يعني بينكر بيقول ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصيمون يعني قال ما هم هؤلاء اذا ما يمكن إيش ما يعني ما هم حق لا يجيئ لهم صيحه تاخذهم وهم ما هم في منتبه ولا هم في ذا الوادي وهم يخصيمون يعني يختصمون يختصمون لا قيمه التافه وفي الصاد يعني رجع يوم ولا هم في ذا الوادي ولا بيفكروا في في حساب ولا في عقاب يوم بيتشاجروا فيما بينهم وجالهم إيش؟ جالهم هذا ال الصيحة ولا جالهم وفات الأجل فلا يستطيعون ثوسيتا ولا إلى أهلهم كما رجع فمرجع جاء وفي الأجل قال جاء ما أجاد الإنسان لا يوصي بأشياء يشتى سووها ولا, ولا يقول لهم زبروكا ما أجاده يوصيهم لأن برجع سوايا ولا اله أهلهم يرجعون ولا عاد يغادر البيت لان كان حتى حين يخرج قد يخرج من البيت ما عاد يذول ولا يمكنه يعني ولا يفاجئه الموت ولا يمكنه ايش لا يوصي اهله ولا عاد يرجع لهم ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قال بيرجع ينفخ في الصور الله يعبر عن اشياء مستقبله بصيغه الماضي لان الله لأن الشيء اكيد بيحصل كانه قد حصل بيعبر نفخ في هذا الصور، قالوا الصور هنا بعضهم يقول أبوه وبعضهم يقول اهل البيت الهادي عليه السلام يقولوا الصور الصور هي جمع صوره الصور. حتى بعض القراءات بتأيد هذا التفسير بعض القراءات الذي جمع صورة صور ولا صور بتخفيف. تخفيف الواقع. يعني هي يعني هي يعني باجي ذا في جمع صورة ها إذا قالوا إنه في حف الصور يعني نفخ الله الأرواح الصورة. يعني في الصور نفخ الله في الأصوا يعني في الصور الأرواح يعني عاد الله الأرواح هذا يوم القيامة هذه بيقول النفخة الثانية للا بعضهم بيقول بله صروق البوق لكن لا لو ما هو بوق نفخة صوري صحيحة إيه ولكن ما بيش ما به الضرورة الصحيحة ولا شيء هو برجع ينفخ الحين يقول نفخ الروح في في في الجسد ما حتى ما بشي نفخه ما بلعني أوجد الروح ما في الصور يعني أوجد الله رجع عاد الله الأرواح إلى آه إلى الأجساد أوه. هذا معنى نفه في الصور ونأخذ دليل أيضا على هذا التفسير تفسر يعني الإمام أو أولا هو الطبيعي هو المنطقي هذا وش الباقي ده يوم نفقه في بوق ورجع يقوم الناس وش الباقي ده سنفقه يسافع لا برجع يجي يوم الله باين في الصور يعني يرجع الأرواح إلى الأجساد وخلص مقامل لا ما يفجعهم ماشي يفجعهم ما بلا يرجعهم رجعهم لا بلا حين يرجعهم الحياة نحن يقول أن تمام ناحي لا بلحين يقول أن يتجر ما يشتم به جرس أخر ما بلا مسألة يعني به وقت قدوا محكم قدوا حال الوقت يعني فأني قال فالله يجب فخ قال ان نفخ ان نفهم في نفهم ان نفهم ان نفهم ان نفهم الاجساد نفهم الصور نفهم ان نفهم ان نفهم ان نفهم ان نفهم نفخنا فيها من روحنا ما فقال نفحنا فيها من روحنا يعني أوجدنا ما بشي نفق ولا بشي فهنا إذن نفح في الصور يعني أوجد الله الأرواح أو عاد الأرواح إلى الصور وبه دليل أيد هذا التفسير هذا المعنى قلنا أولا هو أقرب إلى المنطق ثاني به دليل آخر به قراءة ونفح في الصور به قراءة كذا ونفح في الصور آه قال ونفح في الصور هذا إذن بيقول النفحة الثانية لأنه بيجي نفحة في في يعني النفخة الأولى في الأحياء عندكم عندكم القيامة بين ف الله أو ماش البشر ولا يس الجميع ويرجع دي نفخة يبعثوا فيها هذا اللي بيستلم عنها تقول النفخة الثانية وأنه في هالصورة فإذاهم من الأجداد الأجداد الكبار يعني ما بلا يعيد الله الأرواح إلى الأجسام إلا وبذل أهل ما لو بدل هو إن لو بذل أرواح إلا ولا يسامعين تحريم بين القبور فإذا حتى كان أمر يحصل فيه مفاجاه يعني مجرد بلا بعيد الله الأرواح إلى الأجساد وقالوا الناس خرجوا من بين القبور فإذا هم من الأجداث يعني من القبور الأجداث جدث وهو القبر من الأجداث إلى ربهم يرجعون لابدهم خارجين من القبور وراحين إلى, إلى ربي إلى لقائه وإلى الحساب والعقاب ينسلون يعني يخرجونه تمام ينسرون يعني إلى الله يعني من الأجزاء إلى ربهم ينسرون الحين قال إلى ربهم خارج خارجوا يخرجوا من الغور وإلى إيش يتجهوا إلى إلى إلى اللقاء إلى اللقاء يعني إلى إيش الحساب يعني إلى اللقاء الله وهو اليوم الأخير وما يحصل لهم حساب عقب <تحارج> <تحارج> قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا <تحارج> قالوا رجاء قال بعد ما يعني الحين يبوموا يا ويلنا يعني كيف من هذي بعثنا لأنه يعني كنت أدركوا أنه قدم في موقف خصوصا يعني المشركين الكفار قدم في خطر فقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ من هذي بعثنا من هذا من هذا, الـ يعني, الـ من هذا, من هذا من يعني من هذا من مرقدنا يعني من عدم الحركة ذي إحنا فيها مبلغ حتى يعني حباب النعمة إيه مبلغ يستغرب كيف أنه يقول من مرقدنا وهم يقول لهم يتعذبوا إيه بيقولوا, إنه إيه بيقولوا, بيقولوا, بيقولوا إن بيتعذبوا في القبر بيقولوا الله إن في يعني ما هذا ما قالوا مرقد بعضهم بيقول أزلحنا. لكن به الله برجع عليهم بهروية إنها برجع يلهم قبل يوم القيامه هجع كذا هي فيها ويعني وي من العذاب مروا يا غير روايه النبي جاءوا فيها يعني جينها فقده يعني يجي لهم قاعدين يسالوا ما يضرب يامل جيم وجاء لهم اجعمل العذاب ونسمع إيه؟ ورجع يبعث من الله خدار ومن هذ يبعث من مرقدنا هذا بده جواب احنا بنقول بيقولوا يوقف واحد من بعثنا من مرقدنا يوقف هذا ما وعد الرحمن يعني جواب عليهم فتشوف عليهم من الملائكه ولا المؤمنين بيقول هذا ما وعد الرحمن البعض ذا الحين الذي وعدنا ربي أنه برجع اليوم نرجع فيه إله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذه أخبرنا بهذا ذا الحين تبين وظهر وتيقلنا أيش فدق المرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون يعني ما هي إلا صيحة واحدة وحضر الناس جميعا وكلهم وترى ما حضره صيحة واحدة بعد طيب بعد سيخ هذا عيد الموقف ايه لا هي يفلوا على اوله اصلا هم يقولوا اما يما يجي يعني بما دعوه لهم جمعه في حضور الى احسان في صيحه واحده يعني ما ولا امر واحد بده وحفروا جميعا فاذا هم جميعا لدينا محضرون كل البشر فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا في الا ما كنتم تعملون يوم القيامه قال خلاص اليوم لا تسلم نفس شيئا ما وجاء لا اي ظلم اي إنسان وأي نفس ولا يذا ولا ذم الا ما كنتم تعملون ولا يذا الانسان الا بعمله ما مع الانسان الا عمله من كان عمله صالح فاطمئن ولا عليه ولا هم لن يظلم ولا ننقص من عمل شيء ومن كان عمله صالح فما عدا حالنا فعله ولا تزون الا ما كنت تعملون إن اصحاب الجنة اليوم في شغل مفاهيم. أصحاب الجنة قال في هذا اليوم في إيش؟ ينعموا. فقال الناس هذا الجنة اليوم في شغل مفاهيم. هذا طبعا الشغل ما هو عمل. مشغولين ولا ايه قال يعني لأنه في ما شيء هناك في الآخرة في الجنة ولا نصب. فقالوا في شغل هناك في التمتع. شغل ليش حتى ربما, ربما أنه في شغل قال حين هم وأزواجهم يعني في شغل يعني في في عمل مريح وفي تلذذ وفي تمتع مع نسائهم هذا الشغل الذي قال فيه هم نسائهم مع عم عم عمل الله هذا التلذذ والتمتع بنسائهم في شغل فاقيهم هم وأزواجهم قال بس برجوهم فيما كده الضمير المستثير فيه شغل يعني يستقرون فيه شغل هم وإزواجهم قال في ظلال على عرايك مستهيون فيه أماكن هم الضمير هم... هم... هتبني... المؤكد بفاكيون لا مش إنه فينا... ذي في شغل إن الفاكيون ما أمهم أزهر ودعا إنه جو عده مستثير عده وهو هو هتبري. قال هم وأزواجهم في ظلال على رأي قال فيتمتعوا أذيهم مؤمنين فيتمتعوا مع ما عمل لا يتمتعوا وهم وفي أماكن في, أم في ظل بدل ما ذلك يعني في حرارة شديدة ومستكئون مع ما عشر الأسرة والأماكن يعني المجالس المريحة لهم فيها فاكهة حين أولا في شول فاكهون حيث معنا فاكهون يعني فاكهون مترددون يقولوا فاكه ولا فاكه يعني متردد حتى سميت الفاكهة فاكهة لأنه يتلذذ بها اذا في شغل فاكهون فاكهون يعني متلذذون هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ويجي لهم من الفواكه ولهم ما يدعون أي حاجة يدعوا يسألوها ولا يطلبوها تحصل لهم يتمنى ولا يدعوها جي... نعم سلامه هذا ذي برجع قال للمؤمنين سلام من, من رب الرحيم قال بال عليهم السلام اجوا الملائكه يسلم عليهم من, من الله سلام عليكم من الله يجوه يجوه في هذا الوقت ويقولوا سلام, إيه؟ سلام يعني يعني يلقوا عليهم التحيه ويقولوا عليكم الله وهذا يعني يعني من عند الله بيقول لكم سلام الله يبلغكم <سلام> السلام اي دا يقول سبحان ربي تعالى جنة هكذا سلام قولا سلام قولا من الرب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون هذاك المؤمنين والنار المجرمون بيقولها واحد منهم فيتجمعون اياك واحد منهم اليوم ايها المجرمون امتازوا لوحدكم لعد ايه لان انتم معكم عمل يعني معكم ايش يعني جزاء خاص بكم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان مجعي قال لهم محنا قد ويعني وذأكدنا عليكم أنكم لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين ما قد أكدنا لكم أنه عدو مبين موابح العداوة ما يشيبكم إلا إيه إلا الشر ما يريد بكم إلا السوء عدو مبين واضح في العداوة يعني في قمة في العداوة ما حنا قد بينا لكم ذا ومحنا قال انه لكم انه لكم عندهم وان اعبدوني قالوا بايس برجعتهم على على الا تعبدوا الشيطان يعني عهدنا اليكم الا تعب الشيطان وعهدنا اليكم ايه اوصيناكم عليكم وامرناكم الا ان نعبدوه قلنا لكم اعبدوا على الله بس وهذا صراط هذا الطريق المستقيم وهذا الطريق, الطريق, الطريق, الطريق, الطريق طريق الحج اتبعوا يعني ما امر الله افعلوا ما أمر الله لكم وما حرم الله وترك الشيطان لا تتابعوا ايه يعني المتابعه لا تعبد الشيطان يعني لا تطيع الشيطان قلنا لك ما بالعباده في الواقع هي الطاعه الطاعه هنا ثم يعني الطاعه الاراده العباده هنا الطاعه لا تعبد الشيطان ما حد يقول الشيطان كذا يقول يدعيه ويدعاه الشيطان ينفعه لا يضره الله ي... يعني نقد الههم فيما بني ما بي على الله لا ما بالعباده الشيطان هنا هي طاعه الشيطان عباد. إيه لأن قالوا أك أهم العبادة هي خضوع الطاعه والانقياد. <تصفيق> نعم. فقال مهناك تقولون لكم إيه؟ لا تعبد الشيطان يعني لا تطيع الشيطان إنه لكم وأكد لنا عدو مبين وقد ذكر الله ذلك كثير وذكر القصص وذكر يعني قصته مع آدم وبغضه لآدم ولبني آدم ومكره ووعده وعيده للناس إن باي قويهم قلنا بقى يفعل كل ما استطاع يجري قلنا لكم كل العمل وحذرناكم وبينا لكم وأن أعبدوني هذا صراط المستقيم بينا لكم وعهدنا لكم هذا وب... وهبنا لكم عقول بها هذا صراط هذا الطريق المستقيم الطريق إلى ولقد أضل منكم كثيرا قد منكم يعني جماعات كثيرة الجبل يعني كانها الجماعة هو الخلق الكثير ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أبلا تكونوا سعاقلون قد أظل قبلكم مثلا كثير من الأمم وقد جاء لهم مصاحب بس ما عقلتوا ولا, ت... ولا فهمتوا ولا انتبهتوا يعني ما بتعقلوا ما, ما نجعلنا لكم عقوبة ميزوا بها وستدروا حد على الاقل من مثلا ما ذي قبلكم من الأمم تستفيدوا وتعرفوا الأمم ذي كذير خارفاتوا وعفت الله يعني عليها عقوبة عاجلة كان مهرب على الأداء تعبروا بهم أفلم تكونوا تعجلون هذه جهنم التي كنتم توعدون لما ذي حين مع أمكم الله هذه جهنم هذه, كلا... هذه كانت توعدوا مع أمكم الله هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون خلال معكم مصيركم إليها تصلواها قالوا أصل إصلاء يعني ما قالوا ادخلوها يصلوها أصل, أصل... شاه مصلية الشاه المصلية هذه في النار وتلحق النار من كل مكان. زيادة في حرارة. إيه بيقولوا شاه من فوق ومن تحت من كل مكان مثلا في والحرارة من الجهاز هذا بيقولوا شاه مصرية. قالوا إذا مفوق بيقولوا مشوي إذا بيحطها فوق نار من تحت بيقولوا مشويه النار من كل مكان. مثل اللي بيسبرواها يعني بيجوا نار من كل الجهاز بيقولوا مسألة، فقال برجع يصلوها يعني يدخلوها وإيه وبعد بحث ترفعكم النار من كل الجهاز مثل الحين جا قال قاله بين النار اسلوها اليوم بما كنتم إيه تكفرون يعني بسبب أعمالهم بعد قالوا بعض بما كنتم تكفرون يعني يعني بما كنتم تجازون إني عمل الله لأن الكفر, الكفر يعني هني النعمة الله عليك المخرب أنك طيعة وانتو كفرت النعمة ولا رأى بعثوه ولا شكرت النعمة عدم الكفر قالوا حتى عاد بها بعثم قال فيها تحسير زيادة عاد ينبه من انبيه ايش إن الله أنعم عليهم بنعم كثيرهم وهم ما شكر الله عليها حتى قالوا بعضهم بيقول يعني حين تلقى المنعم وانت ايش وقد أسأت انت الى بيجو يوجدان في حسرة وفي ظل <تصفيق> من هذا صح. فقال <تصفيق> عن معكم أيضا الخدي والئك والحسرة حين تغذو ربي وأنتم ما يعني وأنتم وأنتم إيش تفرتون نعم ما شكرتوا على نعم. في العذاب وال يعني أيه والتعذيب وهذا بسبب عمل الإنسان بما كنتم تكفرون فين جاب واحد يعني النواة واضح إن, إن الإنسان بيحاسب عمله ما هو يمكن ما هو بشيء آخر ما هو ما أن الله يجعلك كذا ولا. قال حسب أعمالكم أنتوا عملتوا كذا إذن إصلواها إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم ورجع جي موقف صعب إلى بعد الحدود قال, قال نختم على أفواههم يعني خلص افواه من نعام الكلام تتوقف ورجع جي الفضائح تبدي من كل مكان قال وتكلمنا أيديهم أيدي. الأيدي كيف تتكلم تنطق كلم فعل كذا وفعل, كذا وفعل كذا وفعل كذا وأرجلهم كذا وتشهد أرجلهم وكل الأجزاء بتأعبات بتشهد كلها جوارها بتشهد عليه يعني ما معك يسبر هذا هذا احتمال عبء احتمال آخر إن إنك تراها بيقولوا ترى كل ما عملت أمامك مثل الحين ترى أشياء كبيرة وترى ترى يدك وش بتسوي ويريجلك وش بتسوي وافعالك كلها بقى بقى كل حرقه ذك تحرضوا لعنها ايه حدراب جاضي كلها افعالك هذي بتشهد عليك دليب تحقي واجهتين ما هذيب يشهد عليك بعضهم قد يبترها بهذا شيء يعني يقولونها مجاد وبعضهم يقولون ان الله يجعلها تنطق ما بهمها نعم مثل ما يجعل الله هذا اللحمه اللسان ينطب ويمكنه يجعل قدرة في كل عذنه ينطق. انا منه باج وخذي اللي سوى بديله وكل هاي كل بعد كذا وكذا كل الجرائم ما لا هو ساب يقول كذب هاي قدود ما هو يعني هو وهم بيجعلها بي على الفسرين، الفسرين بيقولوا اعتمال كذا وكذا إنها جهوة تشهد يعني أنها بلتظهر لم كأنها بتنطق وبعضهم قالوا لا بس بلتنطق هي لأنها ما بمانع فقال اليوم إيش نختموا على أفاهم وتكلمنا عيدهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون كل ما عملوا وذي قلوا تكلمنا أو ده تشهد ولا والله لنا ما, الناس بيعده بيعده ما, قالوا إن بتشهد ما إنها بتحضر الأشي ولا تشهد على كلام سابق حين, حين تتكلم الأيدي والأرجل والارجل دي شاهد عيش على, عيش. على ما قاله تفعل يدفعوا بده يبي مسي شهده على على دعاه تمام وعد فهمت واذا هيك متكلم ذي يعني حضرت قالوا كأنه يقولوا بعضهم يقولوا أن اليد هي المباجرة للأعمال الأكثر وذيك كأنها حاضرة بتشهد بكل فعل كذا بعضهم <تصفيق> ما لما نخلق... فترة <تصفيق> إيه. إيه يس... من الوقت ما به معنى إذا ما به معنى فلا أصل الكلام <تصفيق> مـ مـ ما لا لا قال مننا مع استطيع الأش الأفواه تتكلم ثم ما ما يمنع مع است مع قال ولو نشى قال وشهدوا يقول ما كانوا يكسبون المهم إنه باجي موقف من أشد الموقف وما كنتم تستثيرون أن أشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ما كان بيتخبى واحد قال الله أنت كان بتروح تختبئ وتفعل المعصية وهناك الله عالم بكل شيء والملائكة أيضا بيسجلوا عليك وايضا أعضاء جسدك بتسجل وتشهد عليك ويرجع قال إيه ما كانت بتتخفى بتخفى من, الناس ولا بتخفى من الناس وراء بتخفى من جلودك وبسمعك وبأصارك ويدك الله الله فقال الله كذا ما كنتم تستثرون أي شد عليكم أملكم وأبصاركم وجلودكم أو ذيك فلاية يعني أن تدرون كل شيء بشد عليكم وكيف بيجوا موقف صعب يروكوا كل... يعني ما ونت واحدة ترى يبشاجة وتراعي مالك كل هذي كان بتختفي وتستحي إن حذرات ورجعت ترى موقفك بين الناس يروها الناس جماعة يجي فضيحة مع يعني ما بعدها دي دي هذا من ناحية يقول إن كلها رجالة هذا مشكلة وع ومشكلة ثانية إنك تدري ان كل يعني خرس مع ما ماكوش تقول دالحين تقول أشياء موثقة مؤكدة بتحاسب عليها ما عدلها بلات تقول لا ولا أهل الله أهل الله <تصفيق> اليوم من اختمالها فائمة تكلمنا ما تشهد رجلن بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون قال الله بالدناء يعني عادي ذا الحين نهر ادروا هذا الكلام بيقول ذا الكلام بيقولنا الدنيا بالدنيا قال برجع جيب وضعكم كذا وهو ايضا فائدة للناس جميع عند الكلام ذا قلنا فيه فائدة بنبهنا الله ذا الحين بجل انتبه اذا عبدنا نرجع للأهل ويصلح في أعمال النار قبل رجع نحصل في غير وانظف ورجع يقول لنا هادت تقولنا هذا فقال لهم هذا الكلام قبل ايه إذا عاد بدهم يرجعوا وقال ولو نشاء ولو طمسنا على عينهم إيش تي يحرفوا أن نحن تحت قدرتنا نار احنا قادرين العين وهذا العيون وهذا الأشياء دي ما هم هي من عندنا ولو بدنا نحن من نمحها لو نشاء ولو طمسنا على عينهم أبعدنا عينهم ومسحناها تماما طمسناها يعني كأن نحن أبعدناها حتى هذا مثل عثبا اللحم قد يسوى ما عادي استضاءه فاستبقوا الصراط في زيره إلى الصراط قال إلى الطريق ما عايز صره ما عايز... ما عايز صره يعرف الطريق فاستبقوا الصراط فأنا يبصروا كيف عبا يبصروا ما عم في بسر فالدنيا له بدنا يعني ذا الحين ذا الحين ما عمدال انها مسحت قدرة الله قلنا الله هذي أنعم عليهم فهذا وأنه قادر على أن يمعب صارم هذا بل ويطمسها تماما وما حيث تروتهم إذا راهوا إلى الطريق ما أتشتروت عايستر... ايه يصيبوها يسيبوها في السبق السبق ما, إليه إليه الطريق. الطريق ما في السبق يعني باجوا واشتنين بيسيروا وخذا محيجوا وبيسسابقوا والله قال يعني إلى السبق إلى الطريق ما نجب بقليق الناس لا الطريق فالواقع الطريق حقا ما دي بيسيروا فيه ويسي السبق يعني بيسيروا عادة يسي بحاولوا أنهم يروحوا إليه ما يستطيعوا فانه يبصرون كيف عباءة سروق تطلسنا على عنهم؟ آه. ولو نشاء ولو لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولو نشاء نحن بنمسخهم على مكانتهم يعني إما نحولهم الى حيوانات ولا الى احجار ولا الى بحيث إن ما عي يستطيعوا يتحرم ولا نمسخهم على مكانتهم يعني نمسخهم ونحولهم الى جماد, إما إلى جماد ولا الى حيوانات اخرى لكن حين تخيل يحولها ربي الى حيوان في المسخ قالوا ان في شيء من ال الفضاعة يتحول الى حاجة يعني رديئة يتحول الى حين يحولها مثل الحيوان ما جرد حتى على المنظر يحوله وجود وعمله ما عيسى فيه ما عاد جاهده لا كذا ولا... قال امام الحسين في لقاءه مع إياني على هذا الامر يعني ينسى يلاش ينسلاع ويحول الى حيوان او يخذيه بحي... يمسخ يعني يتحول الى حيوان اخر دلونة دلونة. وارجع ولا ابي فمي ما عاد قادر لا كن يره الطريق ولا عاد يلحق حتى يرجع البيت ولا عاد يلحق ولا عاد يلحق حتى قال يرجع الى بيته فحبه. ما عيش يستطيع يتحرك ما عاد يستير ها ولو نجاء ولمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ما عيشوا يسيروا, يسيروا ولا يرجعون ولا حتى يرجعوا الى بيوتهم ما عيشوا يروحوا الى اي مكان ولا يستطيعوا حتى يرجعوا إلى بيتهم ذلك جمع الله هذا الشيء من شنا طمس على عيونهم طمس على عيونهم يعني ما أعب يستطيعوا إنهائيا وقدموا وقدم حيوانات يعني ممسوا خوفوا فيهم يعني كان كذا يعني ما هو سعد علينا ولا قليل ما يخافوا قدرة الله ويحذروه ويحذروا لا هي على لو نشاء طمسنا على عينهم ولو نشاء ولمسخناهم على مكانتهم ورجع قال معا الطمس قال فسرها قلنا سيب القاسم سيب لا بجد يستأنف ولو نشاء ولمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيلا إذا قد مسخهم وقد طمس عينهم مع الجهدهم لا يتحركوا إلى أي مكان ولا حتى يرجعوا بيوتهم ويضم في حالة يرتالها ومن حين قال ولا يرجع يعني يعني ما في ما في الخلق أ تعيرون ما هم بيرون إحنا ذي بتحكم في الأشياء ذي بن غير الأشياء وإحنا بس أج أجسام ذي من ماشي وإحنا ذي عمر حتى كيف إنها برجعه في الخلق يعني يتناقص يتناقص حتى كأنه بيرجع من الصعيد كأنه رجعنا كأنه بيرجع من الإدراك حقه بيقل والبصر بيقل والسمع قوة, أو قوة أو حتى رجع تحكمه في نفسه وفي حركته ما عايز يتحكم في حركته ولا يستر حتى فلا غير بعضهم ما عايز تذهب إلى الحمام ويأخذوا ملطهم ما أنا لاحظوا يعني قدرتنا محيطة بهم ونحن نسوي هذه الأشياء نجلي يدركوا بعضهم ومدى حاجتهم لله قال ولم يشعر فائدة يعني يدروا نحنا مبلغ ما ما ما يعني ما حكمنا عليه ولا ما ما بنشيه منعناه نا قادرين. مايوجد ما نقدر يعني يحذر وانتبهوا شلو أن تدان ربي لابد أن يخبر ما ما أمانة. يعني يحمده الله على سيئه والله يدروا وانتبهوا ورجعوا انتبهوا ورجعوا إلى ربي لا يغضب عليكم ويهب عليكم العقوبة هذا الحين. لا لا يهب عليكم العقوبة بس بيرهب لهم العقوبة بعيدوا هذا المكروه. قال ومن أمير من ننكسه في آه، آه، آه، نعم وما علمناه الشعراء وما ينبغي له إن هو ذكر وقرآن مبين كان بيقولون النبي شاعر ما ترويش يقولوا قالوا ها شاعر وهذا ما هو من الشعر واضح ما هو من الشعر فإذا قال الله ما علمناه الشعر وما ينبغي له مجهده. قالوا ما جهده ترى ما بيستريق لا ما ينبغي بغيره ولا هم نادينا ايش يعني ان هو الا ذكر هذا ادي القران تتهموا مره تقولوا مره شعر مره كذا قال إن هو الا ذكر يعني توع وعظ لكم وارشاد لكم والقران مثلو من عند الله يعني قرآن يعني شيء من عند الله مثلو من عند الله مبين واضح ما في اشكال ولا في التباس بالشعر ولا بغيره لتنذر من كان حيا هذا القرآن وهذا الذكر وهذا القرآن قال لتنذر من كان فيه روح ذي باي ستطيع ذي مع مح عقل ومع روح يعني أي إنسان المفروض يتجرد و يعني إيش من الأهواء ومن ومن المعاصي قال باي سبر إيش تقبله في حياة المفروض أن أي واحد في الحياة باي يقبله والذي ما يقبله كأنه قال أصبح مثل المجل ألغى يعني لأن الله جعلنا لنا أشياء وحواس وجعلنا لنا عادل ندرك بها وذي ما نعم. يتقبل بيلغي هذه الأشياء بيلغي كلها. بيلغيها نعم لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أما الكافرين هذي ما يرضوا ما يحق عليهم يعني إيش يجيب عليهم الحذب نعم أولم يروا أنا خلقنا لهم رجع إلى بيان عمل الله عليهم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون ما بلاحظوا كيف أن خلقنا لهم هذه الانعام ما جهة يسبروها ولا سبرت الآلهة شيء، جعلنا لهم هذه الانعام وأصبحت ملك لهم يتصرفوا فيها كيف ما شعوا، وذللناها لهم حتى التذليل شروا قال كيف أن الجمال الكبير بيذلل للطفل الصغير، بيجي فقير طفل صغير يسرق الجمال ويروح كذا وي مع أنه في الواضع لو يريد يعني ما مسترها ترك أركائل الجسم أكبر جلتها ما مستر له مستر والله ما جاء ذلك تحمى يعني للجمع وكذر الحيوانات بالتنزاج للإنسان والله كذلك يجبه الطفل بيرعاه باجو باجو غمزين راس من الغنم وقال له اكثر ويقول له هاته لا لو اشتوي بالشيء من يقتله قافل لكن كيف يخضحوا له هذا شيء, هذا شيء عجيب يعني ما بينتبهوا أن الله جعلها جعل فيهم هذا الشيء ويقول لك باقي الحيوان ما مستر الإنسان ما مستر الإنسان يتحكم فيها ولا فحين جعل الله يذللها جعل فيها حاجة تخضع للإنسان وتتذلل له ثين قادلها فإذا يدركوا أن الله هو وذيب عليهم. أنعم عليهم هو المتحكم في الأمور هو المصطرر في الأمور وذللناها لهم فمنها ركوبهم ذللناها لم في خدمتهم فإذا بدهم يركبوا ركبوا فوضعهم ما هي دائمة عليه ليس يركب فوضعه أو لا مع أنها أقوى منه تذلل الإنسان فمنها ركوبهم قال الركوب يعني المركوب منها شيء يركب فوقه هذا الركوب بالفتح الركوب بيقولوا بضم والمستر والركوب يعني الشيء الذي يركب منها ما يركب مثل الان مثل الابل في اكثر ما استعمل الركوب هذا التفسير لا مثل ركوب يعني ركوب ركوب يعني مركب يعني الشيء الذي يركب يسمى ركوب ما هو مستط ما هو مطلق ما هو فتح يعني الجمال قال ركوب لانه بيقدر يركب فوقه مثل الاشياء مثل ما يقال ركوب لا حب، هذا إيه، مل... ولا لا لا تركب، ما حد ما بسير. إذا فمن الأعناع، الأعناع كلها تشمل الأبل والغنم والأش والبقر. قال فمنها يعني من الأعناع الثلاثة هذه؟ شيء تركبونه؟ اسمه ركوب، ها؟ فمنها ركوب ومنها يأكلون، ومنها تأكلون. ما الأكل أيضاً بيستمر في يعني في سواء أبل ولا غنم ولا أي؟ منا مرقوبة غير؟ بيستمر منها. لا من الأنعم يأكلون. ومنها يأكلون ومنها منها بابا منها بابا منها بابا منها بابا منها بابا منها بابا منها بابا منها منها بابا منها بعض منها بابا منها منها بابا منها بابا منها بابا منها بابا فيها منافع منها عليها، منها ولا هذا المنافع مم. وكذلك مم. المعكل أيضاً يعقلوا منها والألبان و... و... و... والسلم مم. نعم. ومشارب ايضا قالوا المشارب ماذا قالوا هي في الألبان ولكم ول... ول... فيها منافع ومشارب قالوا حتى من أحسن المشارب قالوا هذا حق الحيوانات في مثل حليب الابل قالوا كان تمتعها العرب وبيراثه أنه ما بشيء مثله في أنه أحسن... قالوا ما بالشراب بينفع الجسم مثل الآي كان بيقول العرب مثل لبن اللبن الإبل حليب الإبل ما بشي شراب بينفع الجسم ويصفي يل ال... ويصفي الذهن البشرة وي... ويقوي الإنسان وي يعني قال ما بشي مثل الآي مثل مثل حليب الإبل في هذا ف... ال ما درب إذا أن الله أنعم عليهم بهذه النعم إذا الم إذا فا ف... المفروض إذا ينتابوا هذا النعم ويشكروا الله عليها ويعبدوه ويطيعوا قال أسى لا يشكرون انت الله واستخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون وبعدها كلها وبعد ما نعم الله مع هذه النعم كلها قال استخذوا آلهة من دون الله وهي على الأسلام لعلهم ينصرون أن تحميهم قالوا تشفى لهم عند الله لعلهم ينصرون يعني يمنعوا يتحميهم من عذاب الله لأنه كما جاء من القيامة لا يعذبهم ربهم دبايات ينفعهم عجيب، كيف أن هذه الأسلام بيتم فاحمه ما, ما بيستبروا شيء ولا لها إرادة فإذا قال لا يستطيعون نصرهم ما جهدات نصرهم وهم لهم جند محفرهم، بالعكس أنت ذي بتخدمهم، أنت ذي بتنفعهم، ما ما بيستروا ولا يزولوا في السنة تشتوهم ينفعوكم، وينصروكم ويحماوكم وما جاهزين ينصروكم، ولا جاهزين يسبروه شيء، بل أنت مذي أنت جالسين عندهم وتخدموهم وتنفعوهم ولا بيستروا يسبروه وهم يعني الناس لهم لهذه الأسلام وهذه الاله جند محضرون يعني الاله في حاجتهم تشتونها تحميكم وهي في حاجة يعني ما بتسوي لكم شيء وانتوذي بتحضنوها وتنفعوها يعني تقوموا بخدمتها وهم لهم جند محضرون يعني قالوا في عبدوها قدم جنود لها حين يحضروا عبادتها قال فلا يحزنك قولهم يعني حين يوم ما يرضوا يؤمنوا وينكروا ينكره البعض ويعبده يعني ينكر أي كلام تقوله في أي شيء الأصنام قال فرعت إيش تحزن لأجل كلامهم مهما قالوا والله يقولون أنك مجنون وجنون ولا ساحر ولا نحوم قال فرعي تحزن قولهم احنا دارم كل إنا نعلو ما يسرنا وما, يسرون وما إحنا دارم بذي فيهم وهم بقنا عتم وهم دارين يعني وبيجحودهم فرعت إيش تحزن ربما أن النبي كان في لا يكون غارفين يعني بي لا لايجوا مثلاً ما قدرة وقبل بيتخرج ينام ويشتئن كذا بحاول يفهمه فالله قد بيقول له ذولا ما عد منهم إيش آه يعني آه. ما قد... الله داري وش في سرهم وهم قد داري يعني لعث حزن عليهم ولا ت... يعني و... إيه ولا يدخل فيه نفسك شيء هذا رأ هم هم كذا هم عارفين للحد مثل ما قال في آية هو جحدوها واستيقنتها أنكر جحدوا الآية وأنكروها ونفوا وهم متيقنين منها. إنها صحيحة صحيح. فقال الله يعلم ما يسرون وما يعلن فلا يتباربهم والله يتباربهم أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين كيف أن الإنسان يتجرأ ويقاوم الله ولا يرضى لأوامر الله ويرح يعبد أشياء ما تنفع ولا تضر ما عرف أنه أن الله خلقه من نطفة يعني من حاجة يعني كثرة كذا مهينه وهي نطفها من المني خلق الله الإنسان منها يعني ربما أن الله جعلها الحكمة من هذا يعف الإنسان قدره لا يعيس كبر يتكبر ولا يعي الرائم قاد لله ما أنس الله شيء فلذا قال عجبا لمن قال الإمام الهادي عجبا لمن يتكبر وقد جرى في مجرى البال مرة في يتكبر وهو يخرج من يعني, من, يعني من, من من الرجل من مكان القذارة مجرى آم. البال ورجع يخرج من مجرى البال. أقول ما. وعديه جاء إذا حين يكبر من أماكن من يعني مستقدر الإنسان يقدر استقدار ورجع كده حين جاء يكبر في رضى أن الله حتى جعل هذه الأشياء ل يدري بقدره لا يريخ يكبر لأن الله أنعم على بنعمته العظيم الصلاة يسوي أشياء فلا رجع يقال يتكبر ويقدر شو كده أو يروا أن أو يرى الإنسان وأنه خلقناه من نطفة. فإذا هو خصيم المبين فإذا قالوا قد فاجئة الله وبدو هذا الحين في ناقش في ناقش ورد على ربي على كلام الله وعلى كلام الأنبياء قديم خصيم مبين يوضح كلامه ويجابر ويهبلها أدلة وجوابات على كلام الله وعلى كلام الرسل هو خصم لله نعم بسركة قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. فإذا قال كيف يهبله مثل ويهبله قال يعني يعني جا... قبل أنا مثلًا قال دارا قل... قل... من يحل إمامه كيف يحي هذا العظام هذا من الذي أبايها وكذي رمي منتهت كذي كذفت كد ثلاثة وأصبحت رماد من الذي أبايها قال بيقول كذا الإنسان يعني ويقول يعني إذا ما ما هم كأنها ترجع مسي مسي خلقه الله بيقال يقول ذا الكلام والذي خلقه كيف كان ما كان شيء ورجع على الله نصح هذا النظر المديرة القديرة ورجع حولها الله إلى هذا الإنسان وبدأ الحنى قدوا يقول كيف ربي بأعذة وهي رمين وربنا مثلا ونسي خلقها، نسي إن الله خلقه ما كان بالشي والإعادة، أسحب نقرأ نعم، إذا كنت إعادة الشيء السلام من إيادة من القداية قال قال فإذا وخطبوا بين وضربنا مثلا ونسي حقا لما يحصل عبام وهي رمين كل يحيها الذي أنشعها أول مرة هذه اوجد العظام هذا هو الإنسان أول مرة ما كان بشيء. بيرجع يرجع هذا شيء طبيعي إنه استطاع ان يوجدها من العدم لما يجب انسان فامل بقى يرجع يرجعها ولا أصبحت إيش لا أصبحت رميم كل يحيها الذي أنشعها أول مرة وهو بكل خلد عليه هو داري بكل إنسان وكل صفاته وكل يعني بقى يسترع ما مشي يبايش أله إلا باي إنساه ما وهو داري بكل حاجة عنه فما هو إذن؟ والمعرفة هي الأساس معرفة الأشياء في الـ في الـ في, الـ في الـ الإيجاب م. يعني إنه داري بكل شيء فيه فوجده إذن ما هو حافي علىه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون قال بسره الله يعني يعني قادر على كل شيء قال كيف إن الله بيجعل لك من الشجرة الخضراء هذه الماء فيها مستمر ويجوهيها يعني يملأها بالماء ويجعل منها نار إما يجعلها نار إما بعد ما فيه باش ويجيه نار كيفتع يعني مبلغ قدرة الله والله كان ما عشفت طول ماء ولا سبرت وشيء والله دي خرج لما اصبحت أصبح حطاب تستعملوها انتو إيه وبع وبعضا بيضل من بعض الشجير أشجار أخرى يعني خضراء بدها خضراء وتوجد يعني جزيع ما مليء بالنيّة وتشتعل عاد الآخرين ما بلا كان بيها بوعودي بعودان كذا ويحركوه ويقدر حب له لما جينا النار خريث من إيش من هذ الأشجار معك حتى جاء نار فيها لما اشتعل قال الذي جعلكم من الشجر الاخبار نارا فاذا انتم منه توجدون ايضا أمر عجيب كثير ما يجي مع نار وما بلا تقول كذا في شجره كذا وجعلك نار واه وتوجد منها وتست يعني يجي لك با ويجي لك دفء ويجي لك يعني تحمد عليها وتطها عليها الطعام اوليس الذي خلق السماوات والارض بقدر على ان يخلق مثلها فذي خلق السماوات والارض هذا كله ما جادي يخلق مثل الظالية هذه ما همشي ما همشي البشر رب ما همشي, ولا ما همشي. خلق الأرض بس والفرق بين الأرض وبين ال... خلق ما خلق السماوات والأرض السماوات يعني دلنا قلنا لكم على قدرة الله ترحين يخلق هذه السماوات كلها مسافات رهيبة ما مسكبع الإنسان يقطعها يعني آله سرعتها كما سرعةها أسرع من الصوت أسرع من الضوء ما جد قالوا أنها يعني مسافة كبيرة هذا السماء وأجرام بعيدة بعيدة جالحينها بيقولوا الشمس بيننا وبين الشمس مدري كم ست دقائق ضائع يعني الضوء بيشتغل ست دقائق يسير من الشمس لما عندنا والمسافة هي ملايين الكيلو واحد بيننا يعني مئات الملايين بالنسبة للكيلو بيننا وبين الشمس بيقولوا بيحسبوها بالضاء لاني سأسرع هاي بيقضعها بالضاء في ست دقائق تقريبا فقالوا هذا مسافة الشمس مننا ها عطف كواكب والنجوم بيننا وبينها اكثر من ساعة ضائية والجع قالوا بيننا وبعضها بيننا وبينها اكثر من يوم ضوئي. كم يجوا لذا بيننا وبين الشمس اكثر من ثلاثمائة مليون كيلو ويعني فعبروا عنها في ست دقائق يمشي ست دقائق، ها قالوا كم أد... إذا هي ست دقائق ضوئية كم بيجو ستين دقيقة ضوئية كم بيمشي؟ ورجع ولا يعني ف... خليه يعني... يوم يوم ضوئي، ها قال ها قال سنين ملاي... يعني آلاف السنين الضوئية بيننا وبين بعض الكواكب الضوئي يعني بيحكي قدر آلاف السنين لما نصير عندنا، والعجيب العجيب العجيب العجيب الله خلق كلها يجلك تفكر فيها بس. يجي احنا نذكر فيها وندري بقدره الله يعني هاي حاجة سهله على ما ايسرها ما اسرها يخلق ذا الكون كله اللي لك تتامل فيه بس دي يعني هذا ايه ايه عجيبه ان في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار لكن لليل الذين يذكرون الله هديا مقعدا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ما خلقت الله الا رجل ندري به ونتامل فيه ونعرف ايش قدرتك وأنك إله نعرف قدره الله وعظمته ونعرف فلذا قال لنا هذه الايه يعني المفروض ان الانسان يبكي عند ما يسمع حين يخلق خلق ذا الكون كله ما جه الانسان ولا يعني يصل ولا الى يعني الى, إلى القريب منه ما جه ومسافات هائله والخلق كل اللي نحن نتأمل فيه ورجع يقول لي كيف ان حبا يخلق ذا الإنسان قال اوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أي خلق مثلهم دولنا. مثل الظولية الشيء أجسام صغيرة بلاء وهو الخلاق العليم الخلاق القادر على كل شيء العليم الذي يعني يعني لا يفوته شيء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اذا يشتي الله شيء اذا اراد إن يحصل الشيء، ما بلا قال إن الله يقول له كن هذا هذه عباره ان الله يقول له كن ما بلا عباره تصوير أنا ما نفهمها تصوير ما تصوير ان يعني وش بتخيل اذا واحد جهده قدر يجيب لا يقول له شي يجي والله ولا ما يكون في الحين إذا بدي الله إذا أراد إن يحصل السماوات والارض كلها ما يحتاج شغل وعمله في ثامن يا في عدل من جدنا من الثاني ما بلا يريد الله شيء وحصل السماوات والارض كلها وما فيها ما بلا يريد الله ورجع يقول بعجل إن هي يعيد الإنسان يعني عجيب من أشي من, من يعني من كجاهل الإنسان ومن كيف إنه ينصرف يعني يعني وما يرجع إلى الله ولا يعرف ولا يدري ذي يقول فأنا تصرفون كيف أتصرفه عن هذه الأشياء عن هذا الشيء وعن عباده الله؟ دخلنا على حال دخلنا ناس من بين لا تدين الدين. سلمنا عليه قال نحن قطاب الشيبة شو من تدين الدين؟ كان عادة نسير. قال أنا لا تدين كانت كانت لا تدين قال واليوم <تصفيق> يقول الله اليوم يوم معه دخزع كده نفعي فاشيه يقول حالة قد قال وضرب لنا مثل اولا سيخالك لا لا لا وش بعدها بكاء الشيء من قدر بقيت لعنجا ومتفديه قليلا ما يشتي كذا ولا مزي قال إذن قال إنما أمره إذا أراد شيئ أن يقول له كن فيكون إذا كنا حين أن يقول له كن فيكون بلا تصوير قد هو أسهل حاجة وأبلغ شيء عند العرب ونقادر بلا يقول لك شيئ كن ولا لما ربي حتى ما هو في حاجة يقول لك كن ولا وش يعني يقول كن وش يقول كن ما ما بشي هناك عادل ولا هي جابر خاطب ما بخاطب والله يع وعش يدري إذا أراد يكون يعني يحصل يعني ما بلا يريد حصوله حصل فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع سبحانه يعني ننزله عن ما يقول هؤلاء من عيده عن عن يعيدهم يعني بيقول ما يمكن يعيد الإنسان قدورا من نزله الله ونقدسه ونعيه من, من العجب بل هو قادر وهو على كل شيء قدير الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون كل الناس قالوا بقى ترجعوا إليه وكلا بقى قادر على إعادتهم وبايحاسبهم حاسبهم وإعادتهم وكل النجازة كلا على حسب عمل الملكوت يعني ربما بقى لغف الملك إلهنا